بعد أن بينا أن لمحر بالعناصر أن موجودة للخصة نريد أن نتكلم إن المنحب إنما هو سلوط والسلوط لا يمكن أن يكون سلوطا مفيدا ما دعا إلا إذا كان الفكر قد خطط لذلك السلوط والفكر مرضود إلى شيء لو ستكرم على اطلاق ولا على راحته ولكنه فترم في اطار العقيدة الايمانية اذا فالعقيدة الايمانية هي اساس التفتير في التخطيط لينشأ السلوط ولذلك كانوا اصحابك اللي نبدأ من وضع البشر نتحاولونه أن يجعلوا للسلوك المنهجين فكرا وأن يجعلوا من فكر عقيدة حتى يفضل الفكر في اثار العقيدة وحتى يفضل الثنوك في اثار الفكر لا تنم في وضعهم لا تصل إلى هذه المرتبة من القدافة لماذا؟ لأنهم بكر وما دام بسرا فأخونهم متفايتا وما دامت أخونهم متفايتا فلا يمكن لأخذ إلا أن يقنن لأخذ حين يقنن أخذ لأخذ كما كما تبدي غريبة السيسرة من المقدم والتبعية في المقبل الله ويأتي الجهر في من يضع ولا كل العطيبة الإيمانية كلنا سواء فيها فلا يستطيع احد ان وتعالى بامنها ولا كالتنسف نبض ان تأخذ مبدأ ربه لانه ربه اما مبدأ الاسف مبدأ المتارك فلماذا يخذع نفسه لمبدأه وهو لا يخذع نفسه لمبدأه اذا فالفارق بين العكيدة الايمانية والعكيدة المصنوعة الفترية ان المخمن الذي معتقده مخمن رب عالم خكير لا تخطى عليه فاطح ولا تتطور في إدراساته الأسياء فهو يعلم الخير في من آية الخير ويعلم الجمال في قمة الجمال أما نفسه سنقمن على مستوى تخصيره فإذا ما مقينا حاولنا ق عل قدمأ في لقانون المدارد الم القام لما لأن يجه اعة التقين ما نج انند الطول ما أن ق عد قدمأ في لقانون المدد الم القامين لما لأن يجهه ما نش انندك تص في التين الثال إذا ف العقيدة الفين أو لا ت القما ونعمما يث القجد إلى العقيدةة. دخلتوا لا تطفوا مرة اخرى الى الزهن لتبعث عن الجدوى. فالذي يعتقل عمر. ثم يخاون في بعض الاخائلين ان يسوى بهذا الامر الى مستوى الزهن ليناسكا لا يقال عقيدة. فقال فكرة في قلب فسرة ليست نظرية في مسترق الفترة. يقول فكلمة العقيدة التي يعنيها كلمة الامات تجنونا على الرب ومعنى الربط أنه شيء مرغوب مرغوب لا يمكن أن تحله ورابطك لا يمكن أن تتحلل منه ذلك هو اصار العقل حين نجد العصبيه بهذا المعنى نجد انه لا عقائد ابدا في دراسات النقد كل شيء ندركه ندركه هو لا تقول أن اعتقدت أن الشمس طلعت لا تقصد لا تقول ان الود نعن المل أعتقدت أن الورد نعن المل لا ما تقول اعتقدت أن رحل رائحة قائدة كل ما يبقى في دعطاء الحك ليس عقيدة لماذا؟ لأنه ليس مع العين عين مسهدية أمر مسهدية لكن العقيدة إنما تأتي لأمر غيره خد يحدثك فكرت أو يلصف لك سلطار لأنه أمر غيره بمثلها ولا تن الأمر الذي يباع الحك لا يمكن أن يكفر لا أقول أنا اعتقدت أن الخرارات تمدق الأبساء لأن هذا أمر مجرد بالخصف. لا تقول أن التأثير يسبق ظاهرة الجزء برضو أمر هذا قل عرف قل أدرأ ولكن لا تقول أفقار إذا امت العقيدة إنما ستعرض دائما لأمر غيري هذا الأمر الغيري هو المطلوب منك يرضى لانه ما دام غيظا فهو ارضه ان الفسق يتمرد عليه وما معنى رفض تقول له يا حس يا فكس دام ابن في هذه المنقه لما جالس حينما سفير وضاعب اعقاب الجميع مشهدا لا يجد ايمان حين متعه الخل طير الكاسر النار عينا فانطقت في لا ترى الاستدام فكسه أهل النار في قلوب رجال يدخلون الى يذهبون من الجنه او يدخل الكافر النار ومن تعب عبيده غدا امر سخي ولذلك اذا حصلت العلامه الكبرى تبدا صفات عباد التوبه ان المسائل دخلت في باب المسائل وما دام دخلت في باب المسائل فضعت اعناق الناس والعقيده ما جاءت تقطع الاعناق انما جاءت تقطع القلوب ولذلك فقد يمارس مراتب اليقين كما قال العلماء تختلف علم يقيني ينقل لك معلوم من منسوط الطفق صار علما يقيني ذلك نقل لك سورة معلوم فترع الوصف فإذا ما انتصلت من علم يقيني إلى عين يقيني انتصل بالمرحلة إلى مخلوة سمي عين اليقين فإذا ما دخلت في حقيقة الذي رأيت عينيه يقال لك ذلك حقيقة اليقين إذن فالمرتبة العقدية لا تتعرضوا لعين الياقين لأنه مباني العين أجام الثلاث يتحاجين على كده ولا تتعرضوا لحقيقة الياقين وإنما تتعرضوا لعين الياقين لأن هذا هو من التطبق العقبات ومن وضح هذه المسألة بعض القيودين نقول مثلا طبعاً لأني سافرت بلداً من البلاد لم يتأثر لأبطل لأني ساهرة أنا تأثرت إلى العين فقلت أنا رأيت فاسحة في حجم البطيقة وفي ستم التصاع وفي لون الموضع وفي طعم الك وفي رائحة الموضع تلك صورة الدهنية لطلقها إليك وعلى قبل توسيقك لصدقي ستأخذ منها صورة علمية على قبل صدقي تقل يكين إن كنت ما جربتيني بالسلوح وإن كنت أعلم القرآن هذا هو علم اليكين فإذا التفدت خلفي وجئت بهذه الفاتحة هاتبة وخلطنة هي هذه انتقلت من عين اليكين الى عين اليكين فإذا تقصتها بالفكير وعطيت كل واحدة فقطع منها فأصعد وتأكد من كل أوصافها وصل الى حقيقة اليكين تبقى حقيقة اليكين من هلت ما عندها التكبير عين اليكين ما عندها التكبير الا فيما لا يدركه بالعين انما علم اليقين هو ذلك ان كل لا تسن عقائد مرسخه عليها القلب في الامور التكفيه العقائد في الأمر الغيب هي ما تتواجد من الكل اذ اقوم في العقيده للمؤمن وجود الاله الواجب الوجود كل تلك في ما في هذه القله يوجد بعد ذلك أشياء تتعلق سحونا يوجد باليكين والاعتقاد والاتمئنان إلى أننا موجودون بقوة لها منتها القدرة ولها منتها العلم ولها منتها الحكم ولها كل استفاد أنا تكلمت عن استفاد التي يفرضها العقل في مقر يفرضها العقل أن يفرضها المقرل في قوة الخالقة لكن لا أعلم إلا أنها قوة حقيقة كل ما قول دلائفة الحكرة على سب هذا هجلسون والحكمة لأنه ننصر والعناية بالإنسان لأنه نجان يتوحى مصلحة الإنسان إذن تم أدلة النساء نأتي بها أو جاء بها العلماء وجاء بها الفلسفة وجاء بها الفلسفة المسلمين في العصير الذي حدثت فيها الفلسفة, الفلسفة. نقول أن كل ذلك استدلال بالآثار على وجود القوة فاستجلد الأثر على وجود المؤسف كل كالكلمة المجدد التي قالها العلماء قديمة جلامة الأثر على المؤسف هي التي حللها الذكر الحديث إلى عناصر دليل القذل دليل الغال دليل السببية دليل العمال دليل الإحسان كل دل هذه الأسياء لتطريع عن الأثر والمؤسف ناطر هل العطل حين ينتهي إلى وجود قوة لها تلك استثاث أخفر العقل استثاث المسلوبة لتلت القوة؟ لا هو أخذ استثاث اللي رأى أنها ضرورية إجاد ذلك القوة طيب ومثل تلت القوة لا يعني العقل مثل مهمته هذه إذن فالعقل مهمت أن يعرف القوة وبعد ذلك القوة تتفضل على الخلف فترسل رسولا من الخلق بمؤسسة ان تعجز عنها العقود وتعجز عنها الحنون المتميزة ليقول لنا ما اسم تلك القوة ما كفاة تلك القوة ما منهج تلك القوة ماذا أعدت القوة لمن أطاعها ماذا أعدت القوة لمن عطاها إذن فالعقل لا نزال له في أن يبعث في اسم القوة ليست مسألة عهرية بفكر القوه ولا يعرف بعض صفات الاله الا منهج القوة لا يعرفها اذا فكان ولا بد ان نؤمن عقليا بوجود اله أن المؤمن مع ذلك بعقيبه الجنون التبليغ عن الاله وإلا لو لم يوجد التبليغ عن الاله لما عرفنا سر القوه ولا منهج القوه ولا ماذا اعدت القوات الاله لمن يؤمن بها او من لا يقتنع اذا فالعقيده نريدنا يتغثب عليها أولاً الذي الذي يخلق وقضية الخلق دي هي القضية الأولى السجن السابق فالحق يعرض لنا نميزة تسير فالقصة أنه خلقنا من فراد من مأمن من حمع كلها الماء والفراد يطلع فيه في أحوال المسلسة وبعد ذلك فإذا توجته ونفقت فيه من الروحي فقعوا له التابع أعصر أعصر له شر والخياء وشر والقرصة كلما من, من نفسك الروم فإذا عدمي الروم منفقة على العقل عني الخطر من الأمر رضي وما قوتيتم من العلم إلا قليلا ولكن أنتم ماتيون ومجال تشتيركم يجب أن يكون ماتيا سأعطيكم المزة لأولك أنني خلقت وخلقت منها وعي الطين اعملوا فيها بعصولكم ما فيكم فإذا كان الإنسان كما قالت الخطة من عنصره جهاز من الأول المدى السنية الكثيثة العنصر السن الرطل أم من أمر ربك إذن فسيئل أمامنا مدرق محجر وسيئل لا نعرف عنه سيئل لا مؤخبرة لله دي وبآثار الحياة في نفس جهاز فخذ الذي من نوعك أنت ما فيه خذ الشكل من نوعك خذ المادة وابحث فيها بمساطك الجيل كما تحب لانك ستنسى القضيه التي قالها الحق الذي اعتقدت انه هو الذي قال كيف انت مخلوق من فين اذ لا بد ان يكون قوام حياتك وبقائك ونموك مما يخرج من ذلك الصير انكسر الارضيه اللي هنا على الكسره الخضبه اللي بتنبت الزرع والثمار فلما جاء الانسان وتفكر وابتدى يحلل العناصر الثربة المقفلة مش عنافر الارض بطل العناصر المقفلة التي تنبيت الضروع وبقية عنافر الارض عنافر الارض مثل 93 يام من جنيه ما عمل جدوله التقد دلوقتي جادت عن المعرض فركم بين عنافر المنبودة في الارض لأن الانسان ليس مش عايز طول عايز اشياء كثيرة او والفيف والزرع لم يأخذ من هذه العنافر الا في التشرع والباقي لمرافر الحياة ايجا مفتية حياة لها كمية. هذه كمية تستأ فحينما تقدم الإنسان يتصور عند معنى وأصبح يحلل حللت خربة التي تنتجي الزروعة التي نقتله منها ونقيم حياةنا ونستفتر ثم حلل مادة الإنسان قصصها بقت تحليل ستاشر أمسر ثم ستاشر أمسر تبتدي بالأسجل حسب الأغنى الاقتصار الأول يحدث في السنة المئات معاصر. وبعد ذلك تأتي في الأهم يأتي بعد الحرب يأتي النتروجير يأتي الهدروجير يأتي الماغنسيون يأت يأت يأت يأتي الفتسون يأتي الفتسيون يأتي الطبيون يأتي المنجنون يأتي الحديث كل هذه العناصر هي نفسها لتعناصر الأرض فإذا كان الحقتت هنا فقلعنا خلقتكم من فيه ثم خللت نادتك فوجدت أن عناصرها هي عناصر فيه هل لا تصدقوا فقلت فيه أنه خلقتك من فيه؟ أتبعث نحسا بعد ذلك فإذا صدقته فيما وقعت في تجربتك المعملية وصدقته فيما وقعت من اتفاق هذه العناطر ألا تدعني التصديق فيما علمته وأذربتك كيف صدقته في عنصر بمنطقة التجرب لما يجب لابد أن تتبقه في العناطر وكثيرا ما كان علمك بشيء يوكي الحكمة لنا غير فإذا كان ما في مسنقنا وأجرينا على اجتمع قال حرآن صابت بأننا وخلقنا من العناقر ومن العجيب سأمنا النبي نحلم ليس المؤمنين فيقال أنهم جنحوا ويصدقوا ربهم بتجاردهم من العجيب أنهم الكافرين الكافرين هم اللي حلوهم وكاننا كاهدة شاهد من أهلهم يجيني تطبله. فانت عارف العناصر كان اعتقد الله الذي خلق. وبعد ان غرست العواصم بدات امر تستهدف ان حتى فالل. لما جالك يقول انت بتقصد المعلومه دي متيه انت تفكر لم يكن في ادراكك الشخصي لان العقل بالافاس ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبسر والفؤادة فيني إلي إجعله عن علم السيد مدنك السيد ويجه نجادة إلى السيء المسيد سمع سيد فإذا كان توجيه للعقل لبارك السيء المسيد يبقى إذا أخذنا أن ننعنص السمع قال الله ويبقى يابد أن نصدق أن ننعنصر السيد وحيث قال الله أنه من الأمر وما أسيد من العلم إلا فليلا فياجبه ان اجعل ده كمنطقة خرام على العقل ارياء القرصة لا تتحدثوا ما تسمعونا عن علم تقدير الارواح العلم الان تتحدث كذلك علم تقدير الارواح من يوم ما تتبعوا فيه ما تقدم ما تتحدث تخديث له القرصة في بعض الايام سم ما يخدم وتخديثه على قدر ما في الناس من تقدير. الناس هنا تتنقص يتكتل وإلا فهنا نرد عليهم برد البصير جدا أنت يا سيدني تقولك أخضرت الراح إلا كالي حتبطيت أنت ما يتقال إلا تحضرت الراح وأما المجل حضرت بيا الراح إلا إذا كنت تعرف الراح فلما جاءت هذه عرفت أنها الراح وإلا كل ما تعرفت وبعد ذلك يجيبت لك سوء آخر ما الذي قال إلا هذه الراح إذاً يتذل أن تكون الروح معلومة لك قبل دخلت إذا حاجأتك في جلسة بطورك تقول هاه هذا الروح وأما إن يأتي شيء ليس في مثلة الموثوجين وبعد ذلك تقوله هو الروح تقولك لك لا لكي روح هذه قوة من قوة ماهي الموثوج تقول أسجأ أفرق النمر روح عسان تقول أنا أحضرت الروح تقول أنا أخضرت فلانا يبقى فلان لجم لكل فتورة وهو معروفة فإذا ما جاء يقول هو فلانا وإذا كنت لا تعرف الروح فكيس إذا حضرت شيء وبدأ قولة حرفية قلت هذه لا تنفع وبذلك رددنا على هلسة رؤية صيرة العزراء في بيس إنما قالوا العزراء في الكنيسة والسريكة وزي الميون والطبوء واللد فإما عدت من الججائب كنت في نبوتي من المدوات في مدينة جمعية فقالوا يا رائعي في أدير المدينة فقلت لهم وضامة العجراء مثل من رأيك يمكن من ومن الذي أعلم أنها العجراء أكانوا يعرفون حقيقة العجراء بحيث لما باعت الصورة قالوا هاي العجراء التي نعرفها قالوا نعم أنا أريد أن أدخلها انت كأمن الذي رأوا قالوا الصورة الموجودة هي التي تلقيت فيه من البتاع الجنة الصورة من خيال الرسالين وهل إذا ظهرت العزراء تظهر في, في صورتها الحقيقية أو في صورة ما تقيله الرتامون إذا فما جاءت الصورة التي رأيتمها هي صورة ما تقيله الرتامون فالمسألة خيال في خيال ولكنتم تعلمون حقيقة في صورة مريم حقيقة لذلك من انسجأت من الإنساء صورة دي من هي صورة, صورة مريم بعد ذلك إذا تصلمنا في قمة العقيدة لجد الإله الواجب الواجب وهو الذي خلق وهو وإخلاق الحق سبحانه وتعالى لجعل العقل لكاكم في البعض أشرنا إليه سابقا في اللقاء الساب حينما قلنا يجب أن نتبق بين التعقل والتقوى المطلوب منك إيمانيا أن تتعقل يجب. هو هي الخالقة وهي وهي ولكن ليس المطلوب منك إيمان أن تتقوى والجلسة كل الجلسة أن تتصورها هذه الحلسة إذن فالتعقل هو المطلب الإيمان التصور اللي أجعب العقل ثلاثة هو اللي تعبع ولأجل أن نترك بين تعقل شيء وبين تصور نفرض أن الباب مغض وليس ججاجه ثم سمعنا جرس يارين كلنا سنتعقل وجود طارق يصلون فتح الباب هذا هو الخبر السعق اللي مصنوب منا جميع المحتاج أما أن سنقل بعضين خذر خذر أهو رجل الإنراك كبير الأنصغير أكبر أمك بك الله ليه دوارك هل ما ليس لابس إيه أقول لي أنت أدفل سنفتك في متاهة التطور وديني أطلب منك أن تقطع إلى منطقة التعالي مدى ان دخلت في منطقة التصور جاءت الحلوة الحكرية ولم تصل أبدا إلى نتيجة فالإسلام جاء ليوقفنا عند منطقة التعط منطقة التعط اللي جاء في واجب الوجود ايه؟ في إطار ليس كمثله كان تعطت الوجود القرى في إطار ليس كمثله كان فإذا انتقلت من الزاف إلى الفتاة خذ أيضا قضيح إن لا ليس كمثله شيء فإن صين له تمغل ونه قطر ونه وجه لا تحاول أن تفعج من نقرأ ليس كمثله شيء بل هو أدرى بنفسه وبدن عن نفس المعلومات ليس لي أبداً أنني أتجيب بهذه المعلومات فإن يقلل تكتب على العين وراء تصور هذا السكتب هذا هو المنورة والنسبة لها هي الأبارة لأنها قد تغفر في غتلة الإنسان فكرة هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم مسئل عز لما قالوا إن لنا أنك تغفر جبنة أشكدنا تعادل وأننا تتلم بعض قال لا دمتم تتعادلون أن تتكلموا بها ذلك الإيمان فأم سلام لا يقع سلام لا يقع فإذا قال الحق لنجد استفاق في استفاق على العين وقال وإياك أن تعطلها وإياك أن تتبع في إثار ليسك مثلك السيد فإذا عز عليك عن تهديم هذه القضية العقلية فقل وما أكثر الأشياء المادية الصر التي عجز عقلك عن حملها ويظهر أن اشكتات العقل بعد أسرار المادة أغراها بالعلوم فظمت أنها تقدر على كل السيد لأنه لا يجب أن تأخذ المسألة من زاوية الأطر هذه الزاوية وهو أن العقل الذي اكتشف طرر من أسرار المدى الآن كان عاجز عنه أنه إذن فاكتكافات الأقل ليست الدليل فوقها وإنما هي دليل عزياء ولو كان لها تقوى لكان لمجرد أن توجد الأقل في الرأس كل المعلومات يجب على طرف الثمان إنما في أشياء وأشياء ما تجي. يعادلنا عن إدراس حينما كان يقولنا أن هناك بعض المواد مواد مغناطية على السخنة قد عشتها وإذا أرادوا أن السخنة لفهاش هذا يجبونه قديد ويجبون لنا في المعمل قديد مرضى ويجبونه قديد مفيش فيه ويقول لنا وزيهوا القديد هذا على هذا في ان الوعد إن عملتوا في تجاه الوعد في محبسة مغرشان والمراد المستامبات جينا بإنه فيدي في في ناحية, ناحية. فكما نقم هذا القديد الحديث الجامل لا أرى فيه خلقك كيف يمكن أن يتوقف إذن الله قال فيه فرق بين النودة بالسلس وبين النودة بالسلس هو موجود ولكن آلتك في الإدراك خاصرة ومدام قلت في الادراص صوره مسموح في الموجود بتنفي بدليل ان قبل من السرعه نفسها فكت مكرابات ما نراها ولا نعرف وبعد بدليل تتحدثون عنها وهي عالم وتجري ولا تتبع ولا عدم اياتنا له كان عدم وجود لا موجوده ولكن وسيله الادراص ناقصه ولماذا تعتبر هذه المساله اقدر رب الطبيب العظام لجسم الانسان العقل لا ترى على باب تفكير امثال يسمع له آلة طوار على بيضا يسلم نسل إذن فالسيء الذي لم يرى ومعناه أنه لم يكن موجود هو موجود ولكن آلة أضراته وأنه لم يكن موجود إذن من الأسباب الفين هذا فبعد ذلك أراد أن يسبكوا هذا المعلومة في الفين فماذا فعل تركوا حبيب الجانب وجاءوا وأظنهم يجلؤون إلى الآن في المعامل بأنبودة بذلك تشف عن ما فيها وملأوها ببرادة الحديث وأغلقوها وبعد ذلك مسى الحديث الممارنة بالفتجاه فرأينا بأعلمنا الزراق لأمانها الخلق تنتقل وتترفق تتعلمنا فتنخضر فزمنا هكذا هكذا تترفق تترفق إلى إلى أن لا تتأثن وبعد ذلك تتعلمنا فالحديد السمي الذي كنا لا نرى فيه تحرق الزرة الزرة الزائرة التي بحيث لا تتصل في البرسات فلما تصمونا شوية برد حديد ومعنى إزاج أرسل تحرق إذن سيجود السيء صيءا وإدراسه في ذي سيء في حين وقت العقل أمام من الأشياء المتعلقة بالرقل نكون له ما ينقف عقلك هذه الأفضل لما اشتقفت أن يكون ربك إن أدركته بكل سعيد جذلين عبد لأن إدراس العقل لأي صورة معناه قدرة العقل على الصورة ولا يمكن أن يكون الحق في أي مظهر من المظاهر مقدورا عليه من الزين أبدا لذلك يجب أن تتمقع عن ستافه وعن أفعاله منه وحسبك أنك اعتقدت أي صورة ومدلع تقطع الإن رب إياك أن يتوقف عقلي فيها ثلاثة لماذا؟ أمك لأن تفاليث المنهج الإلهي للنفس الإنسانية تفاليث لكل قوات يفاليث العين ويحدد له ونزال الرؤية انظري إلى هذا وأغضيه وأغضي في هذا والأذن هذا ولا تتمعي هذا والسابي هذا ولا تفق هذا اليد اعملي هذا ولا تعملي هذا إذا انتمعنا المنهج تنزيل بحرسة في كيلة فور ولا عقل قوات من هذه فإذا كان العقل يريد الله أن يجعل له من حجب ماذا يسمعه إلا إذا كانت المنوج اتماع للزوارج أسنفاته على سهوات الإرادات نفسها أم تكف عندما نعجل له مدام مرادات العلم العلم مرادها أنها ست كل حاجة أو الأذن عندها تسمع كل حاجة أو إلا عايزة لكل حاجة أجل التكاليف اتماعاته للزوارج للمن العقل لمن يخطئ من يخطئ فالعقل له شهوته العين له شهوتها ان ترى والاذن شهوتها ان تسمع واللسان شهوته ان يتكلم لكن المنهج حيث تداب هذه الاجزاء ثم شهوه العقل شهوه العقل ان يلم اذا مت جلو والتسليط يجن حدث ما نهضر في القول فذني هي سر الوجود المتفاوته في القران اخيو في تطليق للعقل الانسان العقل مؤمن بإيمانه وهو الى اخره يبقى ياخذها كذيه مسلمه ولذلك الذين يحاولون ان يردوا العقل بهذه وبعد ذلك ياتون الى اعلم سائلنا ان الله الراسخون في العلم يقول نقول لهم ان متجازه ورد في الاحكام المسلده من المسلم ان هناك في اشياء اخرى لا مطلوبيتها في المسلم لو أنها عاربت في المسلوب من المسلوب كل الإنسان سيثلتنا بأمر المتشابه ولا يستحيل لكن المتشابه جاء في غير جاء ومجالة الرسول عليه الصلاة والسلام محقاً عن السرآن محكم ومتشابه فما علتم من محكمه تعمل به وما علمتم من المتشابه في به إذن من هدل العمل ومن المتسابقه العلوم ان يوجد الايمان ان ذا الوراثفون للعلم الذين يحمون العلم على حقيقته ماذا يقولون يقولون اوما نابك وتستقيم الرسول أن من ثبته المساء ان المتساب من ثبته الايمان ومن ثبته العمل فاذا قدم مساله حتتعبك لو ان لمس فيه فيها تحليل حين يتحدد وضع النوعين نجد قوما يختلفون في ذلك التحديد وخاصة القول الذين حاولوا أن ينقلوا لنا ثقافات هذه الثقافات لم تتقيد بمنهج ثماء ولم تتقيد بما تقيدنا مه من أصول ورثناها ولم تتقيد بتكليف يعز علينا أن نفارقه هم أحرار في أن يقننوا لأممهم ما شاءوا ولكننا لسنا بالأحرار لأن عندنا منهجا تكفل بكل شيء الواحد منهم في الأسرة فيما تبلغ بنته وتبتدئ نظارتها يتطلب منها أن تعمل وأن تضرب في الحياة أما نحن فغير ذلك إذن فما الذي يدعون ويجعلنا نأخذ تشريعا وتقنينا من بلاد هي مضطرة إليه بحكم ظروفها أو مضطرة إليه بحكم أنها تخبط في التقنين بعقلها لكن ما الذي يدعون إلى ذلك وعندنا غناء في كل شيء وليس في مسألة المرأة فخص بل في كل تقنين من تقنينات البشر الوضعية ثم معظورون في أن يقننوا لأنه قد لا يجدون في دينهم إن كانوا متدينين ما يشبع مظاهر الحياة وما يشبع نواحي الوجود ولكن ما أضغنا نحف وقد تم كل شيء واتكمل إذن فلابد أن ننظر إلى معاني ذلك كله معاني ذلك كله أنهم أرادوا أن يفتنونا وإذا ما وجدنا تشريعا فيه خيش عزوناه إليه وإذا ما وجدنا في إسلامنا تقنينا يتافئه أو يساويه أو يعتلي عليه قالوا إن هذا التقنين قد وضع لزمن غير هذا الزمان وللأسف يوجد إناس من المسلمين يبررون ذلك إذن فمهمتهم أن يدخلوا برأس الحربة بالفتنة ليجعلوا المسلمين يتحللون من دينهم ومن تقاليدهم ومن مبادئ إسلامهم لأنهم عرفوا من واقع التاريخ إن المسلمين حينما كانوا سائرين على منهج الله تفوقوا وسادوا وهم يخشون أن يتفوق المسلمون. تفوق المسلمين معناه أنه لا تبقى في الأرض بقعة إلا وترتضم إسلام دينه ولكنهم يحاولون أن يفسدوا سنوة المسلمين وأن يفسدوا قانون الاجتماع المسلمين وأن يفسد التخلق المسلمين حتى إذا ما جاء أحد ليتشدق بنظريات الإسلام جعلوا المجتمع الإسلامي أمامه مرآة يرى فيها الإسلام وقالوا ذلك هو الإسلام الحق سبحانه وتعالى لم يأمن بشرا على أن يقنن البشر لأن التقنين للبشر يجب أن يكون مستوفيا لكل وسائل التقنين علما بمقتضيات المقنن له وحروجا عن هوى في المقند وعظم انتفاع بما يقند ولا يوجد ذلك في بشر أبدا إذن فالحق سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان ووهبه الحياة هو الوحيد الذي يضع له منهج هذه الحياة ويضع له حركة هذه الحياة وحين يضع الحق منهج حركة الحياة يكون قد أعطى الحياة قيمتها الحقيقية المرادة لله لأن الحياة وحركة الحياة بدون قيم تحرصها حياة حيوانية صرفة وإذا كانت حياة حيوانية صرفة فلا معنى لأن يتميز الإنسان بما أوتي من عقل وفكر على سائر الأجناس بما فيها الحيوان تنظيم حركة الحياة هو منهج القرآن أو هو آخر منهج للسماء لتنظيم حركة الحياة للبشر حين أأخذي نظام حركة حياتي عن إله أؤمن بأنه فوق وأؤمن بأنه حكيم وأؤمن بأنه قادر وأؤمن بأنه لا ينكتع بما قمن لا يكون ذلك فيه جرحا لسيادتي أما إذا أخذت من إنسان آخر فلماذا جعل ذلك الإنسان الآخر أولى بالتقنين منه وذلك هو غرور البشر أمام نظريات البشر لو نظرت إلى المجتمع العالمي وجدت الحرب باردة كانت أوسافة ليس معنا إلا الدفاع عن نظريات هذه النظريات كل واحد يرى أنها أولى بأن تسور وكل واحد يرى بأنها تهدف إلى الحقيقة فالذي يستطيع أن يمنهجها فحياة للناس بالسلم يستطيع والذي لا يستطيع أن يمنهجها حاول فرض نظرياته بالقوة وبالإكراه وبالحمس وحين تجد مقننا يحمل الناس بالإكراه على مبدأ من مبادئه فاعلم أول شيء أنه نفسه غير مقتنع بما قنن لأنه لو كان مقتنعا بما قنن وعقله يرتضي وخلقه يرتضي لظن ذلك في الناس حين يطرح عليهم المبدأ ليناقش سيتقبلونه لماذا يرتضونه إذن لا هوى له فيه وهو حق وواقع أما صاحب المبدأ الذي يرى فيه مخالفة لقوانين النفس وتبائع الأشياء وهو لغرض ما يحاول أن يسيطر وأن يسود يعلم جيدا أنه لو لم يحمل الناس على المبدع بالقوة ولو لم يحمه بالسلطة لم اقتنع الناس به ولو كان هو نفس مقتنعا به لترك المبدع ليقشه الناس ويعلمه الناس فإذا ما به أقبلوا عليه ولذلك تجد في القرآن ما يشير إلى ذلك المبدع كيف يقول الحق سبحانه وتعالى لا إكراها في الدين ولماذا الإكراها قد تبين الرجل من الغي إذن فطريق الرجل واضح وطريق الغي واضح إذن فلا ضرورة للإكراه وما دام الرجل قد وضح وما دام الغي قد وضح إذن فالعقل السليم الفطري يجب أن يقبل على هذا المنهج ما الذي يمنعه إذن فلا إكراها في مبدأ الدين أن تؤمن بأن هناك إله وأن تؤمن بأن هناك رسله وأن تؤمن بأن هناك منهجا لا يكره فأحد عليه لأنك لم تدخل في منطقة الامتزاء أما إذا آمنت فقد التزمت وما دمت قد آمنت والتزمت فإذا كثرت أي قانون للإسلام يجب أن تقوم عليك العقوبة ويجب أن يقوم عليك التأديد ويجب أن يقوم عليك التعذير لماذا؟ لأنك التزمت لو لم تلتزم ما دخلت في حيز ذلك ولذلك تجد كل تشريع من الله وتكليف لخلقه يبدأه دائما بحيثية ذلك يا أيها الذين آمنوا آمنتم بي وآمنتم بصدق التبليغ عني خذوا عني أحكامكم كتب عليكم الصياف يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الكصافة يا أيها الذين آمنوا إذن فالبداية بيا أيها الذين آمنوا تعطي مبدأ يا من التزمت بألوهيتي ويا من التزمت بصدق التبليغ عني فقبل مني ما أبلغه ولكن الذي لم يؤمن خارج عن ذلك النقاق فالحق سبحانه وتعالى لأنه يعلم إنه قمن للسطر السليمة فما على الرسل الذين يجيئون إلا أن يزيحوا الغفلة عن الناس وأن يزيحوا آثار البيئة وآثار التكليد للبيئة لأن المنهج التكليفي حينما جاء أول الأمر جاء منهجا مشهديا وكان على آدم أن يبلغه لبنيه ولا شك أنه بلغ المنهج لبنيه ملهج فيه نظام الحياة فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحضرون وفي آية أخرى فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يظل ولا يشطر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ذلك هو حظ الحياة الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى وهو المنهج الذي وضحه الله حينما قال للذكر وللأنثى أن من يمث نحيي حياة طيبة ولنجلنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وخيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا ولدار الآخرة خير ولنعن داره هذا موضوع المنهج إذا فمهمة الرسل إنما جاءت لتنفض عن النفس البشرية غبار الغفلة وما تنشئه الغفلة من ران على القلب يحجب فترته السليمة وتنزع الناس من تقليد البيئات ولكن إذا كان الفساد إنما يطرع على البشر في عدم أخذهم بمنهج الله من طريقين طريق الغفلة وطريق تقليد البيئة إنا وجدنا آباءنا وطريق الغفلة نعم الحق سبحانه وتعالى بيّن ذلك وبيّن أن البيئة لا تفصيل ويأتي بعدها ليقلدها في ظلالها إلا أن تكون البيئة قد حصلت لها غفلة عن المنهج هذه الغفلة تبدأ واحدة ثم واحدة ثم واحدة وذلك هو الرام والرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن ذلك فيما حدث نبيه حديث بن اليمان حينما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيثين فاترأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن علم من القرآن وعلموا من السنة وحدثنا عن رفع الأمانة قام ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجله فنفط فتراه منتبرا وليس به شيء ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قصا فدحرجه على رجله قال له حديثة فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمين وحتى يقال للرجل ما أضرفه ما أجلده ما أعقله وما في قلبه مثقال زرة من إيمان وقد مر علي زمان وحزيفة رضي الله عنه هو الذي يتكلم وقد مر علي زمان وما كنت أبالي أن يكن بايع لإن كان مسلما لا ليردنه علي دينه ولإن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي تعيه أما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا حكذا تدخل العصب الغظله على القلوب واحده واحدة ثم شرحها رسول الله فيما حدث ايضا به حذيفه حينما جلس عند عمر رضي الله عنهما فقال ايكم يذكر الفتنه فقال الصحابه فقال اصحاب عمر كلنا يذكر الفتنه فقال لعلكم تعنون فتنه الرجل في اهله وماله قالوا نعم قال لا تلك تكفرها الصلاة ويكفرها الصوت ولكني أعني الفتن التي تموج كموج البحث فأسكت القول أي لم يكن عند أحد جاد إلى أن قال حزيك أنا سمعت قال أنت لله أبو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا كلنا يعلم كيف يصنع الحصير نأخذ عودا من السماء ونضعه في الخيط هكذا ثم نأتي بعود آخر فنضعه فالعود الأول لا يحجب شيء ولكن الثاني يزيد في الحج وهكذا وهكذا فذلك هو الرام أي أن الفتنة والغفلة عن منهج الله تأتي في شيء فيسفل ثم تأتي في شيء فيسفل ثم تأتي في شيء فيسفل إلى أن قال ماذا تعرض الفتن على القلوب القصير عودا عودا وفي رواية عودا عودا وفي رواية عوضا عودا فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة صوداء حتى تكون على قلبين على أبيض مثل السطر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منفرا إذن فمنهج الإله في حركة الحياة إنما يبعد عن الناس بالغفلة الفرضية أولا فإذا ما غفل الإنسان عن المنهج وغفل بعد ذلك عن شيء آخر من المنهج تكون الرام وتكون الحصير حين يكون ذلك يوجد الجيل الذي يتلقى عن من غفل ووجد فيه الرام فلا يأخذ شيئا من قضايا الإسلام ولا من منهج الإسلام وجد إننا وجب وجدنا آباءنا على أمة ولذلك يلفت القرآن إلى ذلك لفتة تنبهنا إذا اترتب بي بين البيئة الفاسدة وبين الغفلة في الفرضية الأولى وأن الغفلة في, الأرض في الأفراد في جزئيات الدين هي التي تكون البيئة الفاسدة وأن البيئة الفاسدة سيأتي بعد ذلك من يقلدها ماذا قال الحق في ذلك يقول ذلك في آية أخذ النساء وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتا وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين هذا أول مرتبة أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. إذن فالتفصي عن منهج السماء وعن نظام حركة القياة عن هابطة من السماء إنما ينشأ من الغفلة وإنما ينشأ من البيئة بعد الغفلة لذلك جاءت مواكب الرسل لتنبه الناس لماذا جاءت مواكب الرسل لتنبه الناس لأن النفس البشرية التي كلقت منهج الله جعل الله لها من المنهج قانون صيانة المنهج فإذا ما أذنب الإنسان ذنبا جعل الله من سميم المنهج أن تفرح بالذنب بل تندم لأنك فعلته وأن لا تحاول أن تبرره بأن تجعله حلالا فعلته لا تحاول أن تبرر نفسك بأنه حلام لأنك ثونت تعلم بأنه حرام ونفسك قويت عليه وضرورتك ألجأت فلا تتجانف لئذ فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لئذ أما أن تحاول أن تقول أنه حلام فإذا بحث الربا قل إنه ضرور هو محرم محرم ولكن الضرورة تقدر بقدره والضرورة على رأس من يقننها لكن لا تقل إنه لا تحاول أن تنزعه بمنهج الله كل إنه ضرورة فاحترافك بأنك خالفت وبأنك تعمل وإن عصي أقف من أن ترده على الله لأنك إذا حللت ما حرم الله دخلت في نطاق آخر غير نطاق المعصيح وهو نطاق شاق على النفس الإيمانية إذن فالغفلة أول ما تجيه أو المنهج حينما يخالف في جزئية في عناصر التكريف أن تتنبه لنفسك وأنت ردها عن غايةها فإن لم تقوى على نفسك طلب من الغير أن يردك عن منكلك فإذا لم يوجد ذلك الغير وكان نصيبه أيضا من الغفلة مثل نصيبه إذن فالفساد قد طلب لا الإنسان استطاع أن يرد نفسه إلى صواب المنهج ولا أحد يرد استطاع أن يلويه إلى صواب المنهج فماذا يكون؟ لابد أن يرسل رسول إذن فالرسل إنما جاء لينفضوا عن الناس قدار الغفلة ولينفضوا عن الجوهر الإنساني الأصيل صدأ البيئة والفكرة السليمة لا يأتي الرسول ليعرفها بربه ولكن ليبلغها عن ربه فكيف تكون الفطرة السليمة؟ الفطرة السليمة بأن نمنع عنها الراع وأن نمنع عنها الكبر لتصح وحين تصح وحين تسلم فإنها ستلتفت لفتة يقينية إلى ضرورة وجود إله وإلى ضرورة وجود رسول مبلغ عن ذلك الإله إن الذين آمنوا والذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوى ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا أكن في إيمان حق وإماني الحق إذن حك الإيمان إيه؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوى ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا كلمة حك으면 حق المؤمن وردت عند هذه وفي آية أخرى في سورة ال في سورة الأمثال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا كهيت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم إيه؟ وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا جاء رفض الإيمان بالحق في الموضعين موضع الأول والموضع الثاني إذن فللإيمان حقائق للإيمان حقائق هذه الحقائق لا يتم الإيمان إلا بها ما هي هذه الحقائق إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ذا معنى ذات في النفس وإذا تليت عليهم آياته جادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون على ربهم يتوكلون قضية من قضايا الإيمان عنصر ذاتهم من عناصر الإيمان إذا ذكر الله وجلة القلوس وإذا تليت عليهم الآيات جابته الإيمان أي كل آيات بما تدل عليه من العقيدة لأننا حين آمنا آمنا بالحق المطلق وهو الله وعلينا بعد ذلك أن نؤمن بكل ما يجيء عن الله فكل ما يجيء عن الله تحمله الآيات الذين يناقشون هذه القضية في انه الإيمان يزيد او ينقص نقول Об الإيمان المطلق بالله لا يزيد ولا ينقص ولكن في الإيمان المطلق بالله يتبعه بالإيمان بما يقوله الله وما يقوله الله تحمله آيات الله فكلما جاءت جاء القرآن بقضية إيمان أقول ذك إيمان معنى ذك إيمان أي مشه الله أي فيما جاء جَاءَ عن اللهم من أمور الغيش وبذلك حل إشكال المعارضات والمهاثرات والقصومات في فهم حتى يستقبل الناس الإسلام صافيا يستقبله غير معذكر بمثل هذه المناقشات الإيمان بالله هو إيمان القمة آمنت بالله انتهى وبعد ذلك يقول الله لي أشياء هذه الأشياء قد تكون غيبا يعني غير خاضعة لحواسي ولمدركات لأن الله قالها أؤمن بها إذاً فكل ما تنجي الآية بغير مشهدي أي لأمر غيبي أنا أؤمن فأسجاد إيمانا لا في أصل الإيمان الكمة ولكن في الإيمان بالأشياء الغيبية فمثلا الإيمان كما قال رسول الله جوابا الجبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن في اليوم الأهل وبالقدر خيره وشيره كل واحدة من هذه إذا أن أمن بالملائكة يتزب في إيمان آمنت بالله وآمنت بما قال الله أولا وهو الملائكة قال آمن بالله وآمن بت theater آمنت بالله وآمنت بما نزل بما قال من الكتب والرسل وآمن باليوم الآخر آمنت الأصل بالله وآمنت جائدا باليوم الآخر وكذلك بالقدر خيره وشره إذن فالإيمان القمة هو أن تؤمن بالله وبعد ذلك إذا آمنت بالله آمن بكل ما يقوله لك الله ولا تناكش بعكلك لماذا؟ لأن مناقشتك نه بعكلك رجوع في القضية الأولى وهو أنك آمنت بالله ليه لان ما دمأ منك بالله وانه الحق المطلق والقوي المطلق والغنى المطلق والحكمة المطلقة بعد ذلك اذا قال لك شيئا والثقه فقط الى الله اقاله الله ام لم يقل كل عمل عقل اذا فعمل العقل اولا هو ان تؤمن بايمان الكمة بالله وبعد ذلك تؤمن بما يقوله لك الله سبحانه وتعالى واذا امنت بما يقوله الله الله سبحانه وتعالى ستؤمن بالمقول اتباعا لا بالقائل فكأن الايمان بالقائل لا يزيد ولا ينقص ولكن الايمان بالمقول عن الله هو اللي يزيد كلما جاءت ايه ادات ايه وعلى ربهم يتوكلون على ربهم يتوكلون توكل ده الرفيد الرصيد اللي ينتشجه المؤمن عن غيره هذا الرشيد ما دمت مؤمنا به فيجب أن لا يفجعك أي خط وأن لا يقلقك أيهم الذين لا يؤمنون بالله معذورون في أن يؤمنوا على حياتهم ومعذورون أيضا في أن يؤمنوا على ممتلكاتهم ومعذورون أيضا في أن يؤمنوا لأولادهم ولكن الإيمان بالله هو تأمين المسلم لكل ما يهله في هذه الحياة تأمن في يد الله ان أردت أن تؤمن على أولادك تؤمن على ملك أمن في يد الله أعطي المحتاج الآن فتيوفكر الله لك إن احتاج أو لبنيك إن احتاجوا من يعطيهم لأن الأمان في يد مضمولة لا تقول ومن أوفى بعهده من الله فإذا قال أولئك هم المؤمنون حقا يبقى عنصر التوكل ما هو عنصر التوكل يجب أن لا يفهم فهما صبحيا لأن التوكل غير التواكل كما تعلمون. التوكل هو استنفاذ العبد أسبابه ثم اعتقاده أن الأسباب هذه ليست فاعلة بذاتها وإلا فقد تكد هذه الأسباب إذن فالأسباب عطاء الله أنا لا أخلق الأسباب الأسباب عطاء الله يده مندودة بالأسباب فأنا أخذ الأسباب من الله فإذا ما أعملت كل أسبابي يجب أن لا أثق في أن تلك الأسباب فاعلة بذاتها وإلا أكداها الله وبعد ذلك لم تأتي بشيء وبعد ذلك أتوكل إذن فالتوكل هو الرصيد الأخير الذي يطلب تدخل الله مباشرة بعد أن تستمتز أسبابه فمثلا أكتل ابني تلميز وبعد ذلك جاءت أليه أعد على مكتبه ومجاكل دروسه بيه ومقبل عليها وبعد ذلك أشكلت عليه مسألة وقف عقله عندها حينئذ أتدخل أنا لكن إذا كنت لا أراه جالسا ولا يحضر وليس عند كتب ولا ولا أعينه في أي شيء الأسباب الأصلة لم يعملها إذن فما كيف يعين الله؟ يعين الله من استنفذ أسبابه الأسباب تؤدى أولا لأنه عطاء لأنها عطاء الله وما دامت عطاء الله سيجب أن أرد عطاء الله أولا حتى أطلب تدخله ثانيا وعلى ربه يتوقف أولئك هم المؤمنون حقا ذلك كلام جاتي وبعد ذلك كلام يوقل إلى الساحة الخارجية والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا وقصة لدى كتب السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصحابي من أصحابه وهديث كيف أصبحت قال أصبحت مؤمنا بالله حقا مؤمن حق بكلمة كبيرة لكن لها مذلول فقال لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك وكلام كده ينقل لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها فقال لواحد يستوي الذهب والحطى كده عندي لخلاص الدنيا دي خلاص الدنيا. وفي الغيب الأمر الغيبي هذا في الأمر المشهدي وهو الدنيا وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينععمون وإلى أهل النار في النار يعذبون إذن فالأمور الغيبية أصبحت مشهدا ليس مش غيب قال عرفت فالجنب دي حقيقة إيما حقيقة أن تكون الأمور الغيبية ما دام الله قد قالها أمر مشهدي ولذلك يقول ابن أبي طالب لا ينكشف عني الحجاب مذفت يقينا كان الحجاب يلنكشف لم أزدد يكينا خلاص ربنا آل انتهت وإلا إذا كنت لا أؤمن إلا بما أرى فكأن عيني أوثق عندي من الله وإذا كنت لا أؤمن إلا إذا سمعت فكأن سمعي أوثق من الله ولذلك ربنا يخذنا بنفق كده يقول إيه أولم يكفب ربك أنه على كل شيء شهيد فسهل يا رب ان تكون شهيدا فاذا ما قال شيئا يبقى الاستهد ولذلك يقول العارفون بالله العقل ده كالمصية العقل حر في ان يبحث عن ايمانه بالله يبحث ما فاذا اقتنع الى الايمان بالله سلم زمانه لربه ولذلك اجابوا مثال جميل فقال العقل كالمصية نفصلك الى حضرة السلطان ولكن لا وادخل معك عليه يأف على الباب خلاص ولذلك قال ما قال ولا إذن فأولئك هم المؤمنون حقا فمن آمن ولم يهاجر ومن هاشر ولم يجاهد ومن لم يواكي يبقى ما إيمان له الإيمان لأن الله يقول أولئك هم المؤمنون حقا ولذلك يعرض الحق سبحانه وتعالى سورة هذه السورة رمج باك لأن الحق يعلم ما يتعرض له الإسلام فإذا كان الرسول قد قال لا هجرة بعد الفك صدق لأن خلاص ما بقى شيء دار كفر ودار الإسلام والجزيرة كلها دامت فيها جدني بعد الفك فأقول ليه ما بقى تفكى مسلمة رفرة. ولكن جهاد فإذا جد على المسلمين ما يمكن أن يضطهد المؤمن فيه في دينه او يضطهد في تحكيم منهج ربه او يضطهد في مزاولة شعائره ان اكون لا هجرة بعد الفتح ولكن ان نجعلها مرحلية بعثية ايضا لبعث الاسلام ولذلك اضرب الحق مثلا في قول ان الذين تتوفاهم الملائكة ظالم انفسهم شوف البشاع شوف تبشيع إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسه تتوفاهم يعني ساعة الاحتضار وساعة الاحتضار لا يغش المرء فيها نفسه ليه لأنه كان بيغش بمخادعة الحياة ولكنه الآن في الساعة التي يؤمن فيها الفاجر معاك يغش نفسه إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسه كن الظالمين أنفسهم بشق قوية زالهم ظلموا نفوسهم إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم ليه ظلمت لستك الظلم به قالوا كنا مستضعثين في الأرض مستضعثين ليست عذرا ألم تكن أرض الله وشعة فتهاجروا فيها لهم جهنم إلا المستضعفين المستضعف لا يقبل عزه إلا إذا كان لأن المستضعف معين مستضعف يعني هناك قوي متخلط عليه ولا حيلة له ومستضعف عنده من أسباب الحيلة ما يستطيع أن ينجو به من القوي فالمستضعف الذي ما حيلة له إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ما, إيه؟ ما يستطيع لا يستطيعون حلة ولا يهتدون سبيله لكن المستضعف السلام عنه ضعيف واستكر ربطته الأرض وربطته العادة وربطه الإنف بالوطن لا نقول له كنت احتال احتال في أن تخرج من دار الكفر إلى دار الإسلام ولن تأوزك حلة والأسوة في الهجرة كانت برسول الله صلى الله عليه وسلم أرأى عمر بن الخطاب يهاجر جهرة يهاجر جهرة ويتحدى ورسول الله بما نتره من الملأ الأعلى يخرج للتخفية إنما رسول الله يضرب المثل دائما للضعفاء ما بيضربش المثل للقو لأن القو يستطيع أن يخرج على أي حال وعلى أي شكل ولكن الأسوة إنما تكون للضعيف الذي لا يخبره فالذي لا يقدر المصدف فليحتل كما احتال رسول الله وليعي الأثباب كما هيأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين إذ يخرج المستخفى إلا المستضعفين من الجال والمساء والمجان إلى, إلى آخر هؤلاء هذا المنظر البجح عند الوفاة ومعنى عند الوفاة انه لا يستطيع ان يستدرك من عمره شيئا فاته لانها ضربة لاجب وانتاك ظالمي انفسكم قالوا فيما كنتم تقريع قالوا كنا مستضعفين في الارض رد من او لم الم تكن ارض الله واسعة فتوى وبعد ذلك يأتي في الاية التي تليها يقول انتو خيسين من ايه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا واسعة ومن يخرج من بيته مهاجما الى الله ثم يدركه المن فقد وقع أجره على الله وناهيك بصفقة يكون الأجر فيها من يد الله إنها صفقة رابحة رباحا منفق به غير مظلوظ فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد بالمسلمين أن يكونوا أعزاء في أماكنهم أعزاء في تطبيق مناهجهم أعزاء في إقامة شعائرهم فإذا ما وجدوا أنهم لا يقدرون في الأرض من أمن للكريم عن القلى وفي النفس من رام القلى والسلام عليكم الإنسان في زواياه العقلية يقتنق وفي زواياه النفسية يتحتم عليه أن يبحث عن دين وعن منهج لأن ملكات النفس متعددة وقواها مختلفة وكل قوة تتطلب غذاءها والحق سبحانه وتعالى هو الذي فطر هذه النفس وفطر ملكته وفطر قواه فهو العليم بما يغذي تلك الملكات ويقويها أما شيء غامض عن الناس كيف يقمنون له كما قلنا لا يمكن فلا بد أن نستقبل للنفس تقنين السماء النفس البشرية لو لم ترتبط بإيمان تنظر إلى نفسها فتجد أن احداث الحياة تحصل في غيرها وقد تحصل فيها وأحداثها إن كانت فرة في بعض الأحاين فهي مكربة في بعض الأحاين الأسرة حين تحدث للإنسان حادثة لا يفتفيبها ويحزن من أجلها الحادثة التي تحدث له أمام نفسك تنشأ عن أصلين عن أصل حصل من الإنسان بأنه أصابه شيء بأسباب قصر فيها فإذا ما كان ذلك فلا يلمن إلا نفسه لأنه قصر في الأسباب فليس له غريم أمامه ليس له غريم هذا الغريم المتعب ولكن تقصيري في الأسباب هو الذي أوقعني في هذه القوة ومصائب وأشياء تسيره ليست من صنع يده بل تقعوا عليه هكذا فإذا كان الإنسان وحده في الثور ولم يكن له إيمان يشحنه بطاقة تمد بأنه ما دام ذلك الأمر غير إراده وأنه لم يكن له فيه سبب فإن مجريه عليه لا بد أن تكون له حكمة ولا يمكن أن يخطئني الثواب المصيبة التي أصاب بها دون أن أكون لي فيها أكثر أن يقول لي فيها أكثر لو لم يكن فيه ذلك الإيمان كيف يرد حزن نفسه وليس أمامه بريد إن كانت نفسه قد قطرت فإنه بالعقل يقول يا نفسي لا فعزاني أنت قطرت في هذا فكان الجزاء كذلك ولكن شين لا يكون أمامه بريد ماذا يفعل إذن سيشقى وسيتعب نفسيا وسيكون قلقا وسيكون برما أما حين يكون له إيمان وله دين يقول له إن لك ربا يجري عليك من أحكامك ما يصلحك لا ما تعلم أنه يصلحك وبعد ذلك يستقرئ الوجود فيجد كم أحداث كان يكرهها فجاءت بالخير وخم أحداث كان يحبها فجاءت بالشرق إذن فذلك يسليه واقع الحياة عن قضية الدين في نفسه ولو لم يكن هناك إيمان الإنسان إذا ما نظر لنفسه وجد نفسه أضل من الحيوان الحيوان مثلا يأكل إن وجد الأكل ولكنه ساعة يأكل ويجد الأكل لا يفكر في هم الرزق ولا في كيف يعيش ولا يدخل عليه ذلك البند أبدا ويأتي الحيوان فيذبح ابنه أمامه ولكنه لا يجد ألم الثقس ويأتي الحيوان فيتعايش مع غيره ولا ينم حيوان على حيوان ولا يحكد حيوان على حيوان ولا يغتاب حيوان حيوان إذن لو أن الإنسان كان مجرد عن القيم الإيمانية وبعد ذلك يجد ابنه قد أخذ منه فيفجعه الثقس لو لم يكن له إيمان يرد فيه نفسه إلى ربه وإلى مجاري حكمه في خلقه إذن لشقي شقاء أبدية لو لم يكن له إيمان يحجزه عن الإضرار بالغير يحجزه حتى عن مجرد خاطر السوء كل ذلك نتيجة للإيمان إذن فلولا لم يوجد الإيمان لشقي الناس ولذلك نجد أن أرقى مستويات الأمم في المعيشة في السويد مثلا إفصائية الانتحار والأمراض العصبية والجنون موجود في الشباب لماذا يا شباب لو كانت الحياة هي الحياة المادية مستوى حياتكم الحضر أرقى مستوى مستوى حياتكم ومعيشتكم الحضر أرقى مستوى كل أسباب الحياة أمامكم لماذا لأن فيه قوى في النفس بها جوع إلى شيء لا يعلم هذا الجوع منظم في النفس الإنسانية قلقا لا يذرى مصدره ولم يجد أحدا يلفت هؤلاء النفوس إلى قوات نفوسه وظن الماديون أن الإنسان ليس من حظه إلا أن يأكل وأن يشرب وأن ينعو ونثل أن هناك قوى في النفس تتطلب غذاء أيضا هذا الغذاء نحن لا نعلمه لأننا لا نعلم هذه القوى ولا نعلم ما يرضي هذه الكوة والإنسان مجموع ملكات ومجموع قوات متى يكون الإنسان سعيدا ومنسجما حين تأخذ كل قوة من قوات غذاءها الطبيعي غذاءها السليم على منهج العالم بها بحيث لا تضغى قوة على قوة ولا تضغى ملكة على ملكة فحين يأخذ كل شيء حقا يكون الانسجام النفسي وحين تجوع قوة من هذه القوة ولا يجد الإنسان من يغذي في نفسه هذه القوة يحدث القلق ويحدث الخوف ويحدث الاضطراب أما إن توازنت هذه الأشياء فلا خوف ولا قلق ولا اضطراب وأيضا فغاية الغايات من الأعمال حتى عند الماديين يختلفون في الغايات فيه غايات قريبة وفيه غايات بعيدة هذه الغايات القريبة يحدد أو يحددها طموح النفس الإنسانية فكل نفس إنسانية قد يكون وطنها نفسها فقط ذلك هو رجل عالى يأخذ من المجتمع ولا يعطي شيئا للمجتمع قد تترقى فيه وبعد ذلك يكون وطنه أهله يأخذ حظه ثم تتسع الدائرة فتكون فيكون وطنه أم أمته ثم تتسع الدائرة فيكون وطنه إنسانية ولكن كل ذلك في استيعاب هذه الحياة الظاهرة الحياة التي نحياها لكن إذا كان عند الإنسان طموح وتسامي فعليه أن يبحث في غاية هي غاية الغاية إذا نظرنا إلى هذه الحياة خذ غاية الغاية منها أي وغاية الغايات، تكون في الامر الذي اتفق الجميع عليه فالذي يطلب المال قد يجعله غاية والذي يطلب الجاهة قد يجعله غاية والذي يطلب السلطة قد يجعلها غاية والذي يطلب المال قد يجعلها غاية غاية لماذا؟ لابد لتحقق لنفسه غرضا من اغراض الحياة فان استلفوا في هذه الغايات نسميها غايات قريبة غاية الغايات من كل انسان أن يعيش سعيدا بالقانون الذي يفهمه في السعادة وأن يضمن لنفسه أن لا تزول سعادته وأن يمنع عن نفسه قلق الهم بأن تزول هذه السعادة إذن فغاية الغايات عند الجميع هو أن تجلب لنفسك ما بالقانون الذي تعيه وتفهمه وأن تدفع عن نفسك همها وخلصها وقلقها فكل واحد يرى دفع الهم بجهة إذن فهم جميعا متفقون على مسألة الهم وقديما شرح هذه المسألة ابن حج فقال إن غاية الغايات عند النفس البشرية في هذه الحياة أن لا يوجد عند الإنسان هم ولماذا اجتمعوا على أن عند الإنسان هم لأن الهم هو العدو الذي لا يمكن أن يطارب وهو العدو الذي لا يحس فيمكنك أن تسد عليه المناسب لأن له لطفة تدخل ليس أمرا ماديا تستطيع أن تسفعه بأسوار وحواجب وحوائط ولكنه يتغلغل في النفس تغلغلا بتلطف بحيث لا تعلم فلما تتلب ابن حجم عن مسألة هذا الحمد قال إن اتفقوا في أن هذه هي الغاية في هذه الدنيا فنجد الهم لا يمكن أن يتحقق لإنسان في نفسه ولا في مجتمعه من ذهاب عمل أو ترقب عطب لما لأن الأمل إذا تحقق فإنه إما أن تزول أنت عنه وتطرقه وإما أن يزول هو عنه إذا امسى بين الآمال وفع وحين يكون الإنسان في سعادة يخاف أن تفلك منه لذلك لفتنا ذلك إلى كلام للإمام علي رضي الله عنه حينما سئل عن جنود الله وأي جنود الله أشد فبسط الإمام رضي الله عنه يدي هكذا ثم أخذ يعدد ما أشد بنود الله لله بنود كثيرة ولكنها متفاوتة في الشدة فسلسلها رضي الله عنه فلسلة منطقية مستقرأة من واكع الكون وفلسلة إذا سمعها الإنسان لا يمكن أن ينساها لأنها مربوطة بالرباط التعكل فقال أشد بنود الله عشرة الجبال الرواسي والحديد يقطع الجبال والنار تذيب الحديد إذن في هناك جند أقوى من جند الجبال الرواتي والحديد يقطع الجبال والنار تذيب الحديد والماء يطفئ النار السحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء والريح يقطع السحاب وابن آدم يغلب الريح يستطر بالثوب أو الشيء وينضي لحاجته والسكر يغلب ابن آدم يفتده كوازنه والنو يغلب السكر والهم يغلب النو فأشد بنود الله في الهم حين يوجد إيمان في النفس بهذا الإيمان يوجد الرصير فإن كنت في خير وهذا الخير من حل فإنك تأمن وتؤمن عليه إذا صرفته في حل في أن من وهبه لن يضن عليه ولأنك وضعت تأمين حياتك في يديه هو ولم تضع تأمين حياتك في أيدي البشر وضعت تأمين حياتك في أيدي عيال الله وفي ايدي خلق الله وحين تضعها في ايدي هؤلاء وهم بمخلوقيتهم لله يطلبون الرزق من الله فحينا تؤذي عن الله بما اعطى الله بما اعطى لا يجحد الحق لك هذا ابدا ولذلك يحترم الحق سبحانه وتعالى كدحك وكسبك في الحياة لتتمول فحين يطلب منك أن تعطف على معد غير قادر على العمل يقول من ذا الذي يقرض الله لا يأخذ منك أبدا ثمرة اكتفاحك ولا عملك وإن كان هو الذي أسك القوة التي بها سفح والعقل الذي به خطط والمادة التي فيها فعلت كل ذلك أعطاء الله ولكن لأن لك في حركة ولأن لك في عمل قال لك إنه أصبح مالك وأقرضني من الذي يفرض الله قرضا حسنا لأنه لعيال الله الذين يطلب رزقهم من الله فحين تؤمن حياتك أن في يد الله يكون الله آمن عليك وعلى ذريتك وعلى من يأتي بعدك بأن يؤمن لهم حياتهم ولكن الناس يثقون في خزائنه ويثقون في بنوكهم ويثقون في جنوبهم فيأتمنون كل ذلك عن الله ولو أنهم ردوا الأمر إلى حقه وإلى عقله لأحسنوا وضع أموالهم في يد ربهم لأنه هو الأمين الوحيد عليها وهو الذي يعطيها ويبردها عندما يوجد احتياج لك عند الناس أو لذريتك عند ذرية الناس ولذلك يعجبني وقد فرأت في كتب الأدب فصة فيها حوار هذا الحوار وقع بين معاوية رضي الله عنه وبين عمر بن العاص رضي الله عنه وكان معهما خادم معاوية اسمه وردان وفي آخر حياتهما قال عمر بن العاص لمعاوية يا أمير المؤمنين ما شهوتك الآن في الحياة فقال معاوية شربة ماء بارد في يوم صائف تحت ذل شجرة لأن الطعام قد مللت أصيبه واللبس قد مللت أليناه كل شيء وأنت ما حظك يا عمر قال أرض خوارة فيها عين خرارة تجر علي حياتي ولولدي بعد مماتي ما وكان وردان الخادم وافف فقال معاوية له وأنت يا وردان ما حظك في هذه الدنيا قال أمير المؤمنين حظي في صنيعة معروف أضعها في أعناق قوم كرام لا يؤدونها إلي حياتي حتى تكون لعقبي في عقبهم قال معاوية غلبنا اليوم العبد وسواء صحت هذه أم لم تصح فحسبنا أن الذي وضعها أراد أن يبرز تلك الحكمة فصور لها شخوصا من عنده ليحقق لنا معنا جماليا اجتماعيا كل إنسان حين سمعه هشله وطرد ويحدث للتاريخ أن المنصورة خليف العباة حينما بوع بالخلافة دخل عليه مقاتل ابن سليمان ومقاتل كان إنسان يقول كلمة الحق فحينما رآه المنصور قال ما جاء مقاتل إلا ليعكر علينا صف يومنا ولكن خذ قبل أن يأخذ فقال يا مقاتل نعم قال عظني حتى إذا اجبر عليه يكون بأمر من أمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين أعظك بما رأيت أم بما سمعت قال بل بما رأيت قال يا أمير المؤمنين مات عمر بن عبد العزيز وقد خلف أحد عشر ولده وطرت أحد عشر ديناره ثمانية عشر ديناره أسنى منها بخمسة اشتري له قدر بأربعة ووزع الباقي على ولده ومات هشام بن عبد الملك فكان نصيب إحدى زوجاته الأربع من المكد دون الضياع والقصور إحدى زوجاته الأربع أي ربع الثم ثمانين دينار للضياع والقصور تلك تضع بطل المقارنة ووالله يا أمير المؤمنين لقد رأيت في يوم واحد ولدا من ولد عمر بن عبد العزيز يحمل على مئة فرس في سبيل الله وولدا من ولد هشام يسأل مناك في الطريق لأن عمر استأمن الله على ولده ووضع ما فضل عنده في أيدي عيال الله وأما الآخر فلم يفعل ذلك وأراد أن يطمئن في حياته على كيف في يعيش ولده وتلك هي آفة الناس جميعا في ذلك العالم لا يؤمنون عند الله ويؤمنون عند خلق الله لا أريد أن أستطرد كثيرا ولكني أريد أن أقول إن الإيمان إذا ضرورة نفسية كما سبق أن أيدنا أنه ضرورة عقلية وكذلك هو ضرورة اجتماعية لأنه ما دام الإنسان سيعيش في مجتمع لو عاش وحده لم يحتاج إلى قانون بل يفعل ما بدله لأنه لن يرتبط بواجب لغيره ولم يرتبط غيره بحق الله والنظام الاجتماعي أساسه حق لك هو واجب على غيرك وواجب عليك هو حق للآخرين وهذا هو المعنى الذي أشرنا إليه في تعدد الأفراد من النوع الواحد كما جعلنا لكل نوع مهمة ولهما مهمة مشتركة ولكل نوع مهمة مشتركة كذلك للأفراد في كلنا لكل واحد موهبة كل واحد ملكة لكل واحد ناحية فوق ولكن الناس حين يقارنون لا ينظرون إلا إلى زاوية واحدة هي زاوية الغنى والفقر المال وعدم المال ويفسرون رزق الله بأنه هو بس المال ولكن الرزق إذا كان قد عرّف أنه عند القوم ما به تفع. هل لا ينتفع إلا بالمال فالمال ثمر لعمل وهو في الإسلام لا وسيلة إليه إلا بالعمل وإذا كان لا وسيلة له إلا بالعمل فعلى الإنسان أن يعمل ليكون له مال فإذا كان له مال من عمل حل بعد ذلك يفرض الله فيه ما يفرضه ثم يسخي الله نفسه فيه بما يسخيه تطوعا فإذا نظر الناس إلى الرزق على أنه هو بس ناحية الفور نقول لي أخي الله, الله وفضلنا بعضكم على بعض في الرزق والله إيه فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء البيئة القريبة لازم توسع الرزق ده هو إيه مش المال بس ولماذا لا تقولوا أن العافية أيضا رزق القوة رزق العلم رزق الحلم رزق إجادة تصمع رزق إذن فمطلوب منك إذا كانت عندك نعمة من هذه النعم أنت تعتبرها رزق هذا الرزق تؤدي فيه حق نفسك ثم بعد ذلك تؤدي فيه للناس ترده على من تعود ان كانت دائرتك في الإنسانية ضيقة ترده على المجتمع الأوسع ان كانت رجلتك أكثر ترد على الإنسانية ان كانت عندك إنسانية إذن فلا تنظر للرزق فقط على أنه المال لأن الله فضل بعضكم على بعض المفرق قال هل من المفضل ومن المفضل عليه كل واحد في الحياة مفضل من جهة ومفضل عليه من جهة أمر طبيعي فالذي لي فيه فوق أنا مفضل فيه والذي لا فوق لي فيه أو لا علم أو أجهله فأنا مفضول من غيري فكما أنك فاضل في ناحية أنت مفضول في ناحية الأخرى وما دام الأمر كذلك فيجب أن تتكامل الأشياء أن تتكامل جهات الفضل ذو الفضل في ناحية يعطي المفضول في ناحية لأنه لا يوجد واحد ابن لله فالحق سبحانه وتعالى أمذ كل خلقه كل واحد من خلقه بإمدادات بمزايا ومواهد ولكن الإنسان قد لا يلتفت إلى موهدته ولا يلتفت إلى مزيته ولا ينظر إلا للغاية من حركة الحياة وهو العمل هذه الغاية هي المال فقط نقول له لا يا أخ أنت خاضل في جهة ومفضول في جهة ولكن الجهة التي تكون أنت خاضل فيها ربما نفسك تأبى أن تعمل في ميدانك ولذلك متى تجد الموهبة حين يصادف العمل منطقة موهبتك وحين تحمل نفسك على عمل لا يختلف يختلف مع موهبتك تكون فيه فشل أو يكون عدم نجاح فلا بد أن تنظر إلى خلق الله جميعا لأن كل إنسان فيه جهات فاضلة وفيه جهات مفتولة وأنت أيضا كذلك فيك جهات فاضلة وفيك جهات مفتولة وانظر إلى أعلى الناس جاهنة وإلى أعلى الناس مكانة فجده في بعض الأحيين يحتاج إلى أقل الناس حيخة ومهنة فربما ذهب فوجد بالوعة البيت مفدودة فيجد البيت كل رائحة فيرتد بعربته ليبحث عن أي إنسان يأتي ليسلك البالوع معرفة هذا الإنسان لتسليك البالوع ولضى نفسه بأن يفعلها تلك أيضا موهبة لا توجد فيك أن فهو فاضل عليك في هذه الناحية وأنت كتكون فاضلا عليه في ناحية الأخرى ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورحمة ربك خير مما يجب ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليه؟ ليتشذ بعضهم بعضا سخرية أي بعض هو المسخر وأي بعض هو المسخر كل واحد في الحياة منا مسخر للآخرين في ناحية والآخرون مسخرون له في ناحية لأنه لا يوجد في الإمكان البشري ولا في الطاقة الإنسانية أن تستوعب كل زوايا حياتك فتعرف كل شيء يتعلق بحياتك فالأمر تعرف ناحية من نواحي الحياة ثم يملك الناس جميعا بقية نواحيك وأنت تملك لهم ناحية وهكذا فالفاضل في شيء هو الذي يحسنه والمفضول هو الذي لا يحسنه وحين يوجد ذلك التكامل في الحياة ويعتقده الناس ويؤمنون به لا يوجد أبدا واحد يسخر من أحد أبدا لماذا؟ لأنك إن رأيت إنسانا أقل منك مستوى في ناحية فحاسب نفسك يا ترى ما هي الزاوية في ذلك الإنسان التي تعوض ما أنا فيه عما هو فيه إذن فيجب أن نؤمن جميعا بأن كل إنسان له مجموع في كل جوايا حياته هذا المجموع يساوي أي مجموع مجموع أي فرض يساوي أي فرض آخر ولكن الاختلاف في الدرجات التي يأخذها كل فرض في ناحية من النواحد يأخذ في هذه عشر على عشر وفي هذه الصفر على عشر وفي كلك سبع على عشر وفي هذه خمسة على عشر وغيره هكذا فلو نظرت إلى التقييم الحقيقي لمواهب الناس وملكات الناس وجدت أن الحق وزعها على مقتدر ما تتطلبه الحياة من كل جهاتها ولكنه وزعها ليتكامل الناس تكاملا قسريا ومعنى التكامل القسري أن حياتي مرتبطة بالآخرين ولذلك حين تنظر تجد الميزات لا يصر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لا بد أن تكون فيه زوية أنت لا تعرفها خير من زواياك هذه وتعوضها ولذلك يقول المقياس ليس في هذه الصور ولا في الوجوه ولا في شيء آخر إنما المقياس الحقيقي للإنسان هو الإنسان التقي معنى التقي إن أسرمكم عند الله أتقاكم ومعنى أتقاكم يعني يعني ألزمكم لمنهج الله وما منهج الله منهج الله هو الذي يشمل نظام الحياة والنظام الذي يؤدي به إلى الخير في الآخرة. ذلك هو المخيات ولا يتفضل الناس على الناس أبدا إلا بهذه المخيات أما المقومات الإنسانية في كل نفس فمتساوية ولكنها متوزعة الجهاد فمجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان وآفة الناس أن كل واحد منهم ينظر أولا إلى مستوى من الحياة محدد ثم يحاول أن يخضع عمله لذلك المستوى نقول له العمل يفرض أولا العمل الذي تطيقه وتجيده وعندك القدر على أن تحسنه وبعد ذلك عمل تطيقه وتجيده وتحسنه ذلك هو عمله بعد ذلك عش في مستوى ثمرات هذا العمل فإن حاولت أن ترسم حياة فوق مستوى هذا العمل كان هنا الفساد وكان هنا الدخول على النفس إذا كانت ثمرات عملي لا تهيئني إلى المستوى الذي أنصبه في قيالي لحياة نقول له لا. كن عندك ثموس حاول أن تفر بعملك حاول أن يكون فيه إن أردت طموحا في فلا بد أن يكون هناك طموح في الوسيلة أما أن تطمح في الغاية والوسيلة هي هي فإنك ولا شك تتنحرك وستغلبك ظروفك على الانحرار إذن فيجب أن يكون المجتمع مجتمع إسلامي ليست قيمة المرء بالعمل الذي يعمله ولكن قيمته بإحسانه للعمل الذي يعمله فأي عمل في الحياة يجره رزقا حلالا ويجره مكتبا طيبا هو عمل طيب لا تنظر إلى طبيعة العمل فيه أبه فيه سيطر فيه جاه فيه ظهر وأي إنسان أراد أن يعيش حياته بحل لم تضيق الحياة عليه بأي عمل وقيمته التي يقيم به لا نوع عمله ولكن إحسانه لعمله قيمة كل امرئ ما يحسنه فحين يوجد إنسان في حرفة يتواضع الناس على أنها حرفة حقيرة وما فيش حاجة اسمها حرفة حقيرة أبدا إنما فيه عامل حكير لا يحسنها في أي وضع كان في أي مسؤولية كان في أي دائرة كان لا يحسنها هذا الحكير أما أن يكون الإنسان متكنا لعمل الذي دخل في طار ودخل في مواهد ودخل في إمكانياته فلا يمكن أن يصف ذلك العمل والحقاريس أبدا لأنه سيؤدي مهمة في المجتبع ولذلك قيل قيمة كل امرئ ما يحتل وأعجبني في بعض مضابط البرلمان الفرنسي ينشرون أشياء من النواد أن نائبا كان عاملا من العمال ثم وصل إلى مرتبة وزيره فلما أرض قانون للعمال عارض فيه الوزير وحينما كانت النقابة العمال كانت له مطالب كهذه المطالب فلما أصبح مسؤولا وقف في هذه المطالب فقال له نائب عمالي يا معالي الوزير اذكر أنك كنت في يوم ما ماسح أحذية فماذا قال الرجل قال نعم ولكني كنت أجيدها تلك هي مرتبة الإحيان في العمل فالإسلام لا ينظر إلى عمل بخصوصه ولكن ينظر إلى إتقانك العمل ومعنى إتقانك العمل هو أن تكون فائرا فيه على منهج ربك بأن تعمل لله وأن تجعل جهدك هذا على فوق مستوى استهلاتك ليتوفر لمن لا جهد له نوع من ثمرة عملك. حين يوجد ذلك يوجد المجتمع المنسجن يوجد المجتمع المتكامل والتكامل يضرب الله لنا مثلا في الكونيات التي لا نشق فيها كونيات محسها وبعض الصدحيون يجعلنها تضاد في الكور لا هو تقابل التكامل في الكور فمثلا هناك ظاهرة الليل وظاهرة النهار الحق سبحانه وتعالى يلفطنا من قضيات حسية إلى قضيات عقلية معنوية قد تختلف فيها الأراء كما اختلفت فيأتي في الليل ويقول لك لا تظن الليل ده ضد النهار الليل له مهمة والنهار له مهمة لو كتل حكاية نهار كلها لا تنفع الحياة الليل كلها لا تنفع الحياة فأضردنا مثلا يقول لنا إيه كل أراء أيضا جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تفسرون الله إذن فلا ننظر لأني ليل ضد نهار ما نعملش مقابل وزل بين الناس ما نعملش اكتخار بين الليل والنهار الليل يقول كذا والنهار يقول كذا ده متكاملين ليؤدوا زمن الحياة الطبيعي للإنسان ويلاحظ في التعبير القرآني أن تزيل الآية الأولى ويخالف تزيل الآية الثانية مع أن السياق واحد كل أرأيتم كل أرأيتم يأتي في جانب الليل يقول الأفى لا تسمعون وفي جانب النهار يقول لا تفسرون لفتة أسلوبية يجب أن يلتفت إليها العفور لأن مدام الليل سرمت الليل سرمت مكان النوم ومكان النوم كله إبرافات الإنسان ذاهبة لا يبقى عنده إلا حسة السم هي التي تشتغل فقط لأن بها الاستدعاء لكن في النهار العين لأن العين عايز ضوء وعايز المرء يكون في ضوء فيقول أفلا تفسرون في بقاء النهار ويقول أفلا تسمعون في بقاء الليل ونظر لأن هذه الحسة هي الحاسة الوحيدة التي يبقى فعلها لأن بها الاستدعاء تلمح في قصة أهل الكهف شيئا يشير إلى إعجاز القرآن التعبيلي الله يريد أن, يب... أن يناموا مدة طويلة 300 سنة ويزودهم تسعة النوم ده سعيز هدوء وهم في كهف كهف في جبز. كل مكند عرضا لصفير الزياق ولزئير الحيوانات والظواهر الطبيعية ولولي الى اخر والسمع لا يفكد مهمته ليلة فيأتي القرآن يطمئن على هذه الناحية وان على ازانهم في الكهف سنين عددات لا تستمع اللي هي لما بت... بتروح شديد النوم لا احنا هنضرب على ازانهم في الكهف سنين عددات إذن فالحق حينما جاء بالليل والنهار يعطينا التقابل يعطينا أن التقابل هذا مش تضرب بل هو تكامل. بحيث لو دام هذا لفسدت ودام هذا لفسدت ويأتي ذلك أيضا في استهلال بعض صور القرآن بالقسم حينما يقسم الحق سبحانه وتعالى في الرب على أمر بعين فيقول والضحى والليل إذا تجاء متفابلين. متفابلين ما ودعت ربك وما خلا الى اخره الله يقسم بما شاء على من شاء لكن لا بد ان يكون لهذا القسم علاقة بالمنبوء لذلك علاقة ايه ان الحق سبحانه وتعالى جاء بايات ثونية هم متفقونه في أن الليل للمكسى والليل لرقود وللراحه وللسكن والنهار للكسى هذه الظاهره مؤمنين بها فهم يتدحون نهارهم وينامون ويسكنون ويستقرون ليلا والذي يتدحى نهارا لا بد ان يستريح ليلا والمسألة كانت في فتره الوحي هل الوحي جاء لرسول الله ثم فتر مره عنه والوحي كان يجهد رسول الله حتى أنه لا يتفصد عرصا إلى آخر وضمني حتى بلغ من الجادة في أولية الواحد. هذه المسألة إعداد نفسه إذا فترة الوحي مرض يبتدي الخوف من الألم يزول واللزة التي بكيت من أسره تشجع فالرسول يشتاق إلى الوحي طعفة جديدة على جرى اشتياق للوحي بحيث إذا داءه على اشتياق إذن فالفترة الوحي هي بمثابة سكون الليل وهدوئه وكتنه بعد فترة الجهد المناسبة للضحى فهل يقال أن الضحى والليل إذا, هل إذا جاء الليل على الضحى معنى ذلك أن الضحى لا يجيء لا إجل الضحى به حكمة في هذه المسألة ليقارن ضحوته بإجهاده ويقاون فترة الوحي بكثونه حتى هو إلى الوحي بعد زوال البتاعد الحن وبعد ذلك حين يشكاقه يأخذ على الوحي رفاقاته هذه الآية يأتي الله بها في سورة أخرى ليدلنا على قضية القضاء التي تكلمنا فيها في انطلاق النوعين هذه القضية مهيق يلوى الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى متقابلين وما خلق الذكر والأنفة إن تعيكم لشتا كل واحد له مهمة فنقلنا من قضية ثونية مرئية إلى قضية قد تختلف فيها العقول فنبه هذا الحق على أن ذلك هو خانون ستامه فلا يقل نجي المرأة أفضل من غير ولا الرجل أفضل مرأة ما لا يقال الليل أفضل ولا النهار أفضل ولهذا يصحر السلف إلى نهار ولهذا يصحر السلف إلى ليل إذن والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الزتر والإنسى إن سعيث لشكة إذن فالإيمان بالله والإيمان بمنهج القرآن إنما جاء لينظم حركة الحياة وليعطي للصاقة النفسية كل مقومات غزائها وللعقلية كل مقومات غزائها وللاجتماعية كل مقومات خلوثها الإنسانية الرحيمة حيات خلقها الله يقابلها موت تخلقه الله حياة وموت من خلقة الله إذن الذي يعطيه هو الذي ينظم هذه الحركة ولذلك نضرب لنا الحق أن حركة في الحياة على غير منهج تعتبر حركات طائشة حركات لا غاية لها سليمة حركات تتعارض ولا تتساند فإذا أردت حركة متساندة غير متعاربة فخذها عن منهج الله إذا أخذتها عن منهج الله كان المجتمع سليم وكان العقل قد أخذ غزاء وكانت النفس البشرية قد أخذت غذائها أما حين ننحن فالحق سبحانه وتعالى يرجعنا إلى الجن في الأدنى كالأنعام بل هم أضال ولذلك عرض القرآن قضية هذه القضية أن هذه المادة الإنسانية لمخلوقة حينما نفق الله فيها من روحه دبت فيها الحياة فسمى ما رضعه في المادة لتنشأ فيها الحياة الحرة والحس والتعقل وكل هذه الملفات ثم ذروح وبعد ذلك قال تنبه تلك روح لا يختلف فيها المؤمن عن الكافر رف مشتركة أيضا الروح المؤمن تنظم تعفيها آثار الحياة وفي الكافر تعفي آثار الحياة فما الفرق بين المؤمن والكافر فرق بين المؤمن والكافر أن هناك شيء اسمه روح لهذه الروح المبدأ أخذت الروح اللي بقى حركتها وحياةها فيه شيء اسمه روح هذه الروح أو حياة هذه الحياة ما روح هذه الروح وما حياة هذه الحياة هي التي يمتاز بها المؤمن الذي آمن بالله حين يؤمن بالله ويأخذ عن الله منهجه يقوم فيه روح جيد روح لروحه وحين لا يأخذها يأخذ الروح لجي الساكل تمام ولذلك يلفتنا الحق بالتعبير عن هذه الأشياء في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم هم هو يخاطبهم وهم أحياء يخاطبهم بالتكليف إذا فيهم حياته التي تخذفها الروح الأولى في المادة فتطير لها كل الملكات لكن إذا دعتم لما يحييكم يعني حياة هذه الحياة وبعد ذلك يأتي في المنهج الذي ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم يسميه روح أيضا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روح أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إذن فسمها روح لأن ده حياة الحياة أو روح الروح التي دعلت للمادة مظاهر تلك الحياة ويسمى من ينزل به روح نزل به الروح الاميث لا بو استعمله فيما يخرج الماده الى حيز حركتها وحيويتها ونشاطها واستعمله في المنهج الذي ينزله واستعمله في الهادف من المنهج فذلك روح وذلك روح وذلك روح اذا ايمان يتولد من روح عن روح عن روح ايمان كفيل بأن يضع للناس منهج حياتهم وحين يقبل الناس على منهج الله يقبلون على كل عمل بأن يبدأوه دائما كما أقول في كل مرة يبدأوه بباسم الله ومعنى بدأوه بباسم الله أنه هو الذي سخر وأنك يا مد حينك امتعلين لحركته لا تنسألين بطاقته ولكن بتسخير الله بتسخير الله تسخير الله التي لي أنا إذا تبدأ في كل عمل بسم الله وإذا انتهيت إلى نجاح فقل الحمد لله وإذا نعمت بثمرة من ثمرات عملك فقل دائما لا حول ولا قوة إلا بالله حين يقبل المؤمنون على من هجربهم تنصدم خرسات حياتهم فتتع... لا فلا تتعارض ولكن تتساند ولا تتعاند وحين يوجد المجتمع الذي لا يتعاند أسراده وإنما يتعابضون يوجد المجتمع المثالي الذي ينشده كل الناس ولكنهم ضلوا حين بحثوه وطلبوه عن غير منهج الله وقد كفل الله لهم ذلك منه فمن كان عليه فليلزمه ومن لم يكن عليه فليحاول أن يحمل نفسه عليه واعلموا جميعا أن الله لا يتغير من أجلنا ولكن يجب أن نتغير نحن من أجل الله فلا يمكن لمؤمن أن يستقبل قدر الله إلا بالرضا ولا قضاءه إلا بالتسليم وتلك نيزة الإيمان الأولى حين تستقبل أحداث الحياة وقطوب الكون بمزيج إيماني يفسح للعين أن تدمع وللعاطفة أن تحزن ولكن يجعل كل ذلك في نطاق قلب مؤمن راب مسلم وهكذا علمتنا الأسوة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ودعت له إبراهيم عليه السلام فقال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزن والإسلام واكعي المبادئ والتقاليد لا يهضر العاقفة ولا يؤمن الحس ولا يغسل المشاعر لأنه لا يريد المؤمن صخرا جلمدا لا يتأثر بالأحداث وإنما أسح له أن يتأثر بها على القدر الذي يغزي عاطفته ولا يحرم ولا يحرم وجدانه من المشاعر والأحاسي وبقاء العاطفة في النفس المؤمن أمر له مطلوبه في العقائد ولكن الخطر كل الخطر أن تجنح العاطفة جنوفا يجعلها يسيطر على على فائر ملكات النفس الإيمانية وبذلك المزيج الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل به الأحداث يكون المؤمن السوي مؤمنا بحق حين يستقبل الحدث يؤلمه فيألم وحين يستقبل الحدث يفسنه فيحزن وحين يستقبله الحدث يوجعه فيتوجع وفي الواقع ان ايماننا بالله يجعلنا دائما نستصب ذلك اليمان في استقبال هذه الاحداث فالحمد لله على كل قضائه وجميع قدره حمد الرضا بحكمه لليقين بحكمته وإذا كان لنا أن نختخلص عبرا تنفعنا فأول تلك الأذر أن نعلم أن قضية الموت قضية جد لا وهي القضية الوحيدة التي تجمع عليها كل النفوس بلا سناق النفوس مؤمنها وكافرها وهي الحقيقة الحكم الأولى في ذلك الكون ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن قضية الحياة والمن لم يتكلم عليها بمقتضى واقعها في نفوس الناس ووجود الكون بل قدم الموت على الحياة في الحلق فقال خلق الموت والحياة حتى نستقبل الحياة ومعها نقضها ولا نستدبر الموت ومعنا سبق فقبل أن تنعم بقضية الحياة يجب أن تتذكر قضية الموت فالحياة ليس لها من خطر في وجود الإنسان وعمره إلا بقدر ما تهيئ له أسبابا يركن إليها حينما يفجأه الموت هذه المسألة حينما تنقلح في زمن المؤمن يجد أن الموت قضية خير في الوجود وإن ألفها الناس قضية شر لماذا؟ لأننا إذا نظرنا إلى الإنسان وجدناه إما خيرا وإما شريرا الخير يفيد المجتمع منه والشرير يضعر المجتمع به فلو نظرنا إلى ذات الميت وجدنا أن الموت خير له لأنه إن كان مصحنا فإن الله يقول وما عند الله خير للأضرار وإن كان مصحيئا فالله يقول ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثنا فحين يفجأ الإنسان الموت يقول قد قطع على نفسه مرحلة من مراحل الإنسان ويقول قلنا خطاياه هذا بالنسبة للذات الحية أو الذات المؤمنة وبالنسبة للنستمع إذا كان لدينا خيرا نجد أن نفرح له وإلا كنا أمانيين لا نحزن عليه ولكن نحزن على ما فاتنا من الخير منه لأنه ما جام خيرا فقد وثقنا بحسن اتقبال الله له وماذا يدور في انسان عامل صالح ان يعجل ما هو اسباب الجزاء على ذلك العمل الصالح حينما نحزن عمل لا نحزن عليه وإنما نحزن على نفسنا لما فاكن من الخير وإن كان شريرا فمن الذي نجعيه الدعوة ان تفقد شريرا من اشرارها إذن فقضية الموت قضية خزر دائما وحين ينظر الانسان الى الفجيعة في اي منه يجد الفجاعة تتمثل فيه بقدر النفع منه فالخصب الواحد يعلن ويجاء فيستقبله الناس استقبالات شتى كل واحد يستقبل الخصب على مقدار ما فاته من النفع فهذا يكتفي بأن يقول إنا لله وإنا إليه رادعون ويستأنف حركته وحياته وعواطفه وزروره وإن كان في سروره وواحد يزيد على ذلك فيدعو له بالرحمة ثم يستأنف حياته وواحد يجهل وواحد يكزع وواحد تختل مشاعره وتختل حركاته وواحد يترب اضطرابا قد يخرجه عن منطق المنهج القويل من الجيد فماذا هذا ساعة يأتي النعي بميت تكون النفس البشرية خلال استقبال النعيب قد استعبرت باستحبارا سريعا لا يمكن أن يوضع له مثلي السراء كل ما خاص الإنسان من ذلك بموت الآخر وعلى طوء ذلك الرطيب في النفس البشرية يكون الامتعال للفجع فإذا نظرنا إلى إنسان رب أسر ووجدنا له أولاد واحد أصبح رجلا وأصبح سارغا من مهمة الحياة لأنه سلح البلاع الكافي وأصبح له بلس وله زوجة وله أفضل وواحد له ذلك ولكن يوقف أنه لم يتزوج وواحد لا يزال في مرحلة التعليم وواحد لا يزال طغيرا كل هؤلاء يستقبلوا الخط ولكن استقباله من الخطب تكون على مقدار ما فاته من نفس الميت فواحد يستقبله على قدر وجر مقدره وإذا نظرنا إلى قضية الموت أيضا في الأفراد وجدنا أن الفضيعة فيه تحددها همته في تلك الحياة فإنسان عاله لا همة له حتى بالنسبة لنفسه لا يحزن عليه أحد وإنسان له أهله ويفعل صالحهم هم يحزنون عليه وبقية الحي في شغل عن ذلك القبر وإنسان خيره وهمته تعجدت محيط أسرته ومحيط آله تعمل فجع وإنسان في بلد وإنسان في أمة وإنسان في إنسانية إذن فعلى قدر ما يكون من فرض من همة توسع دائرة رجولته ودائرة منفعته للناس يقول اتقبال الناس لذلك الحب فالنبي يحبه أن تحزن له الدنيا وأن تلتفت إلى المطابق يجب عليه هو أن يوسع رقعة الذين يحزنون عليه وذلك بتنسيع دائرة ذنته ودائرة نفعه ودائرة رجولته ودائرة مرؤته إن سره أن يشيع الناس بذلك الحد وإذا نظرنا نظرة أخرى وجدنا أن المجتمع حين يستقبل مثل ذلك الحد يكون له نفع عام هذا النفع العام ان الذي يعيش معه صاحب الخط يعلم ان كل حركات حياته وثلاثه محصوبة في المقسمة وانها محقية له او عليه وانه ساعة يطارق فتتنبه النفوث البشرية بكل وجداناتها الى ما قدم من خالد اذا فالعزاء في سعة الخطب وعمومية المثاب يجد سموة في الاسم ومعنى ودود السموة في الاسم ان الانسان يقدر لذلك اليوم قدره ومعنى تقدير لقدره ان يستهل فرص الحياة ليشيع نفعه على اكبر قدر الممكن والذي يليه ان كان صاحب منصبه يعلم جيدا ان ايضا مجتمعه الذي ينصب فيه ذلك المنطق يحسب عليه كل شيء ويحسب له كل شيء فحينا يتنبه الى مثل هذا لا شك انه سيعدل من سلوكه ومن من منهجه تعديلا يوسع دائرة النفعة ويقلل من دائرة الشر مهما امكن حتى يحضر بمثل تلك الحفاة التي قد يجدها الميت أنسع مما يجدها وهو حيث كل ذلك معين تعطينا أن قضية الموت قضية أقيلة في الكون وهي الحقيقة المجمع عليها وهي في نفسها إن نظرنا إليها بمنظار الإيمان والتفتيق قضية خير في ذلك الوجود وإذا نظرنا نظرة الإفراء وجدنا أن الله قد يعطي لكثير من الناس أن يعمروا تعمر ثم يسلبهم نشاط الحياة فيجعل من تعميرهم عالة على غير حتى يسلح المحيط حول المعمر الذي فقد حركة الحياة والقدرة عليها تصير تبعة شقة فيتمنى هؤلاء أن يريحه الله إذن يجيد هؤلاء الذين نراهم بهذه السرط ضرب موجدين والنماذج دائما تكون قليلة حتى لا يستقبل الإنسان قضية الموت ولا حقيقتها إلا استقبال من يعلم أنه خير وأيضا يتنبه الإنسان أيضا إلى أن الله الذي خلق وأمده بمقونات حياته وأمده بدين يحدد حركة هذه الحياة يجب عليه أن لا يضع ثقته كلها في من يموت ولذلك يعلمنا الله وتوكل على الحي الذي لا يموت طرب عظيم نفس الناس بعظمته نفسا يجعلهم يفتنون فيه وأن كل ذلك من ثمار عبقريه ومن ثمار رجولته ومن ثمار همته وبعد ذلك يفتن الناس بالسبب عن الموت فيأتي الحق ليلفتنا ويخطف منا الخطة حتى يشعرنا بأننا يجب أن يكون توكلنا على الحيث الذي لا يموت سنجل تقلل من منفقة عقيدة التفذات وعقيدة التفذات لازم أن لا يعزب عن ذلك كل الفقة إذا قال يغطى شفا دفتا يقول او خالقه اللغن يجب تكون بمثل هذه الفتاة اللغن تكون الجامعة من فتاة إنه انسان ولا الحق في قدرة هذا الاشتراك الاشتراك لا فضل لكن قدرة الحق لا يمكن أبدا أن تكون من جنس قدرة الخلق لماذا؟ لما القدرة في القدرة جاثية والقدرة في الخرق ليس جاهزة قدرة في الخرق لازلة والقدرة في الخرق غير لازلة أهم نصاب هذا وقت الخلاصة أن القدرة في الخرق والقدرة في الخرق تختلف بشيء إذا العرض ما هو هذا الخرق؟ إنك إنسان بعيد مع قدرة وانسان عنده قدره قال انسان قد يتعرض لشيء لا يحمله فلم يكن الا اكبر مما لا يقوى فمن سعيه منه ولا يحمله فالقدر هو الكريم من جنس البشر لم يستطع ان يعدي قوته من الضعيف. وانما عدى اثر قوته بان زعلها حملها ان الضعيف لا يحضر ام يعمل فالقيوم جاء فقمل والضعيف لم يحضر. اذا انت القيوم الخادر من البشر. كل ما في استطاعته ان يكون اثر قوته الى الضعيف. ولكن الحق يبعث خلقه في الله وتعالى. ثم وضعوا خلق في نفسه. يكتفوا ان يعدي لهم من لا تقدر على هذه لا انا ارى ان تقدر مجرد اراده ان تقدر تقدر انت وتقدر. اذا نجي مساله هذه من العطيات في السر فرق بين نقل اثر القدره والقوه يبين ان تقول للضعيف كن قويا فيكون قويا وقبل ذلك لا يحمل وبعده يحدث في سبيل العمل هي انها لا تعد اثر القوه وانما تعد من القوه هنا يريد لك كنت تقول قو تكون قو النموذج اصب كل حسب تظاهرها وهكذا قالوا ادخلها يا موسى تب اخر يا دي مسألة من البحر من العصائق وخلق مش انما عدى لموسى لجلس موسى كان دقيق او متحكد في الايمان لما تعال اننا لمدرسون قالوا تلّا بملكه تلّا ما بتحانون تبراسك وما بتحانون تفاقك قال تلّا وَجَاءَدْمُ خَيْطِيَّةِ إِنَّمَعْ يَرَبِّي كَيَحْجِيَةِ Ah! Iyan duqanoun maqdif. Am la madame kini, c'est ta oeuvre et ta a temps sanfar. A raza Allah hule al-baqri am laqhiga al-qanouni suyolah. Laqharaga al-baqri al-qanouni suyolah. Wasadidu hadidu al-mash'alit wa adekhaq, ربي أرني كيف تسمي الموت؟ قال أولا لم تعمل؟ قال بلى يعني آمن مش دل معناها هكذا؟ خيب كنت يقول يعني آمنت ثم يأتي بعد ذلك وناس ليصمئن قلبي هل الإمام غيرت لإمام القلب إلى عقيدة النار؟ وإذا كانت لإمام قلبه موجود فكيف يقول بلى؟ يجب أن تنبثها إلى السئاء لم يكن السؤال أتحيي يا رب الموت أجل ولكن السؤال كير كيف تحيي الموت فتأم قدرة الحق على إحياء الموت أمر مسلم إيماني وهذا هو المطلوب التكليفي أعمنت تكليفين أياما أعمنت لأنني تكليفت تكليفت تحيي الموت إنما السؤال ما أتحيي مسألة كيف وحين تكون كيف دميت هذا البيت ما يعني ان نبناء البيت فيه شفر. وانما تريد الكيسين. اذا فاطمئنان القلب في ذلك وارد على كيس وقونه يسمعن قلبي وارد على شيء اخر. فالامام هناك للعكيدة التي تؤمن بأن الله يحل نظر. ولكن السؤال بكيسة. يقولون يأتي السؤال بكيسة العلاقة له بوجود الحدث او عبد الان. يقول موجود الحدث. انظروا الى الفقه في القلم هو تعالى لذي من النبي يعقوب ابراهيم قد اربعه من اصله فترزمنا اليك منهم في الاصفه الخويف تحقق منهم كان لجب الصير ما في لاخرون بعده فبعده فاستق في قطع الفكر ووضع على كل جبل من همزه وبعد ذلك السيطة الغنظة لألك الحص ثم أنا آمر أن ترتدي لها الحياة فترتدي الحياة؟ لا أف. ثم جعلنا أنت كل عين الحياة كل نفس الحياة إن أعلم إن أراد إن كنت أنك تتحي على عندك خلات أي حياة كل نفس الحياة كل نفس الحياة كل نفس الحق على لأننا عندنا فئة في الزائف وفكتكات وفي الأقعام. ساعة يكون الحق فعل إلا أن تطويرون قانونك وتتخلزوا في أن تجعله. حين يكون فعل فلا سلامة لقانونك. ما تستعد الكيب. لأن الحدث يجب أن يقارن بطاقة ساعة الحدث. فلا تأتي بطاعة الحدث. لتناقص الحدث من ساعة الأعدى تجدت هذا الرسول صلى الله عليه وسلم خلال دا عامل ثم ربوع السبع على الأربعين ساعة عمل في أخر مجيزم كان هناك أناس ممن عاصروا النبوة كانت لهم سبتين سمع كانت لهم سبعين سمع وينكن ثمانين وينكن سبعين انه سنه سبتين دا انه سنه سبعين انه سمعين قدرت الحادثة تنسي لسماء وقعت ثم جاء القرآن فقط صح لو أما الحادثة تستطر القرآن على غير ما مرآه المعاشرين لكان التكبيب صعدة إيه أهد؟ تحتاج عن الحادثة كبارية مثل هذا هل حدث اللي فيه فيه وبقت تلك في حجارة ويجعلت نتعطي معكو المسألة يبقى التكبيب صغورة فكانت كثير من معونة القتال ومعونة العملية دي. وإياكم أنت تدعوا بالمدينة ويريدون أن يشهدون الفئلة على الله يقول لك بأسلها ميكروز بأسل السير جب حجارة فيها الميكروز طب السير جب حجارة على أين يعمل كير كده سمع على أنه لا يحمل في رجلين إلا حجارة ميكروبية اتفاك يعمل كده بكتر على أنه يعمل كيك على هذا بأنه فيك بخائدة إنه ما إيه رجعتا بإيه كم السير اللي يقول ده المكروف ده جاء يعني يمع هو اللي ينجل عليه واللي يهليك ثم اكل المكروف ده له خضانة مدة خضانة وبعد ذلك يستيقوا بالجيس لما ينجلس فيبقى حصل على كل فرق ثم العرب ما كانت يعرف حكاة من السهل على ده على الله في اعرف اخذره يعلم اجل الاحجار لو كان المكروف جاء على غير ما يعرفون ايام هل كانت تذبون ومذلك يقول الخطة القناة وتعالى ألم ترثي تفعل ربك مدام سعر ربك إيه مسألة ملسة بي مدام سعر الله ما تجد تقانينك طب ما قانون البشر ما يسعون ده حاجة فيها مكروب وغلوها جاي القنابل المكروبية ما يكفي الأرض باشا يرضى نعملها إذن مدام الحق قال تفعل ربك سياسك إنك تفعل خيانين سعر ربك بقى سعر ربك ولذلك تجد هنا ملحظ أسلوب يمنتهى القوة الرسول قوله ده عمل كيف؟ طبعاً ما شاهدهاش المشاهد يعني ما شاهده لكنه خوصبه وخوصبه وقال ألم ترى إذ العلماء تجعل الله عنه كيف؟ قولت ألم ترى دي معناها ألم؟ تعلم صحيح وين يرمي مدام ألم تعلم كما تكفئ لتعلم ألم ترى بجال معنى قال لك هذا المعنى هو أن إخبار الله لك لتعلم إلاك أن تجعلها دون المساهدة في الرؤية فإذا قال لك الله عن أمر لم تتقدر ألم ترى معنى ذلك أنك يجب أن تقتقده وتعتم صحيحة أنك رأيت ليه أنك وإنما كانت قواجت غيرتك عندك من ربتك أولم يكفد ربك أنه على كل شيء فحين يقول ألم تعلم إيه المركبة الألم دي إلى الرؤية إيه المركبة الألم ترى فكأن ما به القرح لما نضى زمن يبقى أمر مفتد لأن ما النبي يحذب الإنسان يحذب عنه أشياء أنك الإنسان مخجوب عن حاضره بحاجز المكان لا نعرف ماذا يحدث الآن فيه عند الصعب لا نعرف ما يحدث فيه بل أن حاجز المكان ما نعمل ويحجب عن الماضي بحاجز الزمان الماضي ويحجب عن المستقبل بحاجز زمان المستقر فإذا كان الذي يتكلم لا حواجز عنده للمكان ولا من زمان يبقى إذا عن ماضي فهو يسير وإذا أكبرت عن آثي يبقى كأنك تسهده. ولجانب كأنك تسهده. فما جاء هنا وقال ألم ترى? يأتي في آيات الإسراء ليعتد هذا المعنى. لن أتى أمل الله كما يفهم من أتى. عند علماء النغة وعلماء النعر. أتى. ومعنى أتى أن فعلا حدث وقع قبل التسلم. وبعد ذلك يأتي بعدها ليلكتك إيه أتى الله فلا تستعجلون وغلل جسان أتى على كيف أستعجلون إنما يستعجلون على الرياح فكأني أتى دينك معناها يعمل تعاق عندك ولكن معناها ما دام الخطف قد قال فهو آكل لأنه لا شيء أبدا يقول دين ما يقول الخطف أنه آكل لأن لا يأكل فإذن إذن يريد المتقلقة إذن, إذن سيسرت المكان وسيطرة الزمان علينا سيسرة على المخلوق وَلَا سِمِّهَا مِنَكْنِقَةِ اللَّهِ فَلَا تَحْتَمِتُ لِهِ ونذلك يا بني ما القرآن على كل الزمان دولة في هذا الفعل يتطلب منك ساعة معنى تطلب الفعل لساعة أما الطاقة تكثير مع الزم في دكوة عمل الجود في دكوة تانية عمل الجود فجمع الزمن وجمع الطاقة يطلع العمل معنى ذلك أن الطاقة لا تستطيع أن تجالين العمل كلها في جزئية من جزئية الزمن ومدالة الطاقة ما تفترس على هذه يبقى تقول جمع ممتاز إلا أن الجمع الذي يساوط الطاقة ويساوط العمل تكديرات دقيقة ليست بالدقيقة ولا بالثانية فكل شيء الأقل من, من الثانية أمام شيء من أسلام الطاقة ومن الطاقة من الممكن البسيط ان تستطيع ان تعرف فيه متى في وقت الزمن للطاقة ولا الفئر تستطيع ان تعطيك المساعدة ابني يولد يا ابن وكل يوم تراه وكل ساعة تراه فلا تدرس له نموة من اليوم عن الارض فاذا جدت عنه صاهبة ولا تدرس عدد كني تدرس كيف رجو لم تدرسه ليه لأن المنوع في الزمن. وما عندك الكياس يستطيك يح... الزمن ولا يستطيك النماء على كم تعطي لكل زمن مرة من الوضع الخبر وإلا فهو يلمن في كل لحظة كل واحد على الف من اللحظة نظر النوم وموت لأنه ما كنت يعمل كل واحد على الف من اللحظة نظر النوم وموتك لكن لما ذلك تهرج لا خذت تجمع الزمن في تجمع النوم تعريب كل نفسك إنهما إذا فت كل يوم تتوقف ما تستطيع أن تتوقف إنهما نحق في الخناة فلنا تتكلم عن الزمن يخاش تتم بالزمن المتقادي تعرفت المسجد إذا كنت كل يوم تتوقف لا تستطيع أن عن تستطيع عندما نفق في خلاوة وطلعك عن الزمن هو الزمن المتناقض الطويل والحسير يقول لك الشيء الذي يمضع للزمن ما يتلك في سنة يلعليك وقتر عليك إلا بالأمر المعنوي النفسي بأمر الزمن الذي تستطيع من الخرور النفس تغسل عن تتبع ضدئياته والزمن اللي فيه فئننا الغن النفس ما, ما تغسلش عن تتبع ضدئياته فيخير ممكن أنه هو قصير هو في الحقيقة مش قصير إننا غزلة النفس عن تتبع ضدئيات الزمن هو الذي يضع لكه قصير وتتبع النفس لضدئيات الزمن كما إذا كنت تغسل حديدا كل شاعة جزتة الساعة يبقى ضدئيات مرة النهرة لماذا؟ لأنك التتبت إلى ضدئيات الزمن ما زمن تفضل لديك الواتف جمال في المسألة ولكن الجمال هو روح فضعت ذلك الوقت الحق في خانه وتعالى سيبرج لنا هذه المسألة إدراجاً على أن الحق في خانه وتعالى لا تتكلمون لأمو ولا خلق الخانونين إلا الوات اللي التي تتكفل مسائل جمال إيجب يعني؟ فتألت أجل المجل مرة على قريتهم وهي قريتهم على عرض يعجيه مر على قرية وهي طويلة قال انا يحب هذه الله بعد الاسيحة فانوته الله مئة عنه ثم بعضه قال كم لديه قال لدي السيامة اهذا غيائك لا شك انه مجيز موافق لواسعنا كيف لو امن لا شيء تغير عن امن لنكن شاعر إيكي بس المساب لأعطى ليسهي جمن يستخدق أن يسهي لو لنكن تغير مسيحي إذن تقيمه لديك يوم أو بعض يوم من تقيم عنك دي فكة أهم السهل كان لديكي قال لديك يوم أو بعض يوم لأنهم كانوا يمين خليفين وبعض أنك لهم شعور قليلة كانوا يعطون لديك يوم أو هذه الشعور إنما قيمون يوم أو بعض يوم يدل على أنه هيئفهم ما تقيمه ما دمه إثم ما تغييرك يا أبي السلام سيقول ليه لبيت قال لابت يا هم الأباد قال لا بل نبت مئة عامل هو الذي قالها سب والرجل قال من وكاء هاي أسلوه من وكاء جسموه من وكاء امري وعطاء كله إيه المسألة به مستمع ذلك الحفظ لا يحتاج لذليل فلكنه ذليل له ليعثيمه يكن في العقلية قالوا انت لابست عام لا تن معنا ذلك اللي سلام ولا بيش يوم ايضا يبقى سبب نفسك كذا من المسألة عايزة تنسل شاهد على مئة عام وشاهد على يوم ايضا يوم كيف يأتي الشاهد والحق يحكيها والحق ايضا يبقى سلامتها وسلام حق ومع ذلك يبقى مئة يوضا يوم ايضا يوم ايضا منك التكريف انها غسلة يعني صين إليه اللي هو أوضاعه لو صين إليه ما تغيره أوضاعه وعدياته وعلى حقه وما حصل في هذا فيأتي الخط بالأدلة الأدلة التي تثبت صفقة مئة عام دليل يثبت صفقة مئة ودليل يثبت صفقة لو من الأوضاع كان هذا من الأزل معه خمام ومعه تعام عزل الشفر وأول الشفر فألّي سيّ سيّ سيّ نظر إلى الحمار واجهد المسلح الحمار موصلت إلى هذه الحلم يحتفظت إلى عدوية وقالت حلقة مين وليلة فالنجل من مدة بقى طويلة إلى أن يصير بقى تراب في العبن فمسألت مئة عام يجب لهذا ليه؟ يتكشعوا من مجيزة في هذا الوضع وقال لهم أن يمضوا إلى طعامه نجل رابط لن يتسلح لن يتغيّح رائعه في الخلاصه يدل على ان ما مر عليه واو الله اذا هذا بحث في الزمن وذلك تقدم في الزمن يتم المفروض انه يكون بسيط بسيط في ان النوع ان ولكنه هو القاضي القاضي ايه عقيد في القوانين لكن يمكن ان استكمل مع الكثير من من العقائد الا ان هذه ان الوقت قد بنا ان شاء الله نستطيع ودنا 재미, revised voktarið gutta filtrateð